بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا الدرس الثالث من دروس هذه الدورة في شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله الباب الثاني في الأدلة بعد ان انهينا الكلام على الاحكام قال اصل الدلاله في الارشاد الدلاله مصدر دل يدل دلاله ودلاله بفتح الدال على الافصح دل يدل دلاله ويجوز لكن خلاف الافصح ان تقول دلالة كسر الدال وقيل ليستا مترادفين او ليست مترادفين دلالة ودلالة ليس بمعنى بل بالفتح في الاعيان وبالكسر في المعاني فتقول دللت على الطريق دلالة الطريق محسوس ودللت على المساله دلالة ان شيء معنوي معقول فإذا قلت دل الدليل على كذا دل الدليل على حكم كذا تقول دلال، أو تقول وجه دلاله الدليل على هذا المعلى لا لا القول اللي هو التفريق بينهم لكن الأشهر أنهما بمعنى واحد وأن الدلالة أفصح من الدلال. قال أصل الدلالة إرشاد يعني إرشاد إلى الشيء الدلالة مصدر دل دل يعني أرشد دل دلاله يعني ارشد ارشادا فهي الارشاد الى الشيء وقيل هي كون الشيء بحيث يلزم من فهمه فهم شيء اخر الدلاله كون الشيء بحيث يلزم من فهمه فهم شيء اخر فالشيء الاول دال والشيء الثاني مدلول واضح السنه كون الشيء يعني الدال حيث يفهم منه شيء حيث يلزو من فهم فهم شيء يعني مدلول مدلولا آخر سواء كان هذا بلفظ أو بغير لفظ فالدلالة اللفظية هي المستندة لوجود لفظ من الألفاظ إذا ذكر وجدت هذه الدلالة فيكون اللفظ دالا على شيء هو المدلول وإذا ذكر هذا اللفظ حصلت الدلاله الدلالة التي هي الإرشاد وهذه الدلالة تنقسم الى قسمين في الاصل دلالة لفظية ودلالة غير لفظية فالدلالة اللفظية هي كون لفظ بحيث يلذى من فهمه فهم شيء اخر يعني دلالة مستندة لوجود لفظ من الالفاظ متوقفة على هذا اللفظ وهي ثلاثة اقسام دلالة عادية كدلالة اح اح على وجع الصدر فان من الاخ اللي يعمل الاخ اللواتي له على السيره دل هذا على وجود شيء في صدره هذه دلاله طبيعيه او عاديه يعني خلينا نقول طبيعيه لان هذا شيء يرجع الى الطبع والعاده والجبله لكنها لفظيه نحن عرفنا ان هناك شيئا في صدره بقوله اح الثاني دلاله عقليه وهي لفظيه ايضا لكنها عقليه كدلاله الصوت على الحياه صوت على حياه صاحب الصوت فان الميت لا يصدر صوتا فكون صدر منه صوت هذا يدل على انه حي هذه دلاله عقليه الثالث الدلاله الوضعيه ما زلنا في الدلالة اللفظية الثالث منها الدلالة الوضعية وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي وضع له هذا اللفظ سواء كان مرجع هذا الوضع إلى اللغة أو إلى الشرع أو إلى العرف فتنقسم هذه أيضا إلى ثلاث: وضعية لغوية وضعية شرعية وضعية عرفية حسب عرف المتكلم هذه الدلالة اللفظية الوضعية ليست هي الدلاله الوضعيه التي هي قسيم لفظي انتبه لان اقول الدلاله اصلا نوعان تقسمها الى قسمين رئيسيين دلاله لفظيه ودلاله وضعيه الدلاله اللفظيه فيها ثلاثه طبيعيه وعقليه ووضعيه لكن وضعيه لفظيه بحسب وضع اللغه او وضع الشرع او وضع اهل العرف ثم هناك وضعية دلاله وضعيه اخرى هي قسيم لفظي يبقى الوضعيه عندنا دلالتان وضعيتان وضعيه هي قسم من اللفظية ووضعيه هي قسيم لللفظين مقابله لها يعني الدلاله التي هي وضعيه لفظيه تنقسم ايضا الى ثلاثه اقسام دلاله مطابقه ودلاله تضمن ودلاله التزام فدلالة المطابقه دلالة اللغض على ما وافقه أو على كل معنى ودلالة التضمن دلالة على جزء معنى ودلالة الالتزام دلالة على شيء خارج معنى عن عن ماهيته لكنه لازم له بهذا نكون أثين على الدلالة اللفظية بأقسامها الثلاثة والقسم الثالث من هو الوضعي ثلاثة أقسام وفيه خلاف هل هي في بعض هذه الأقسام هي لفظية أو ليست لفظية اما الدلاله غير اللفظيه اللي هي الوضعيه بقى الصوابه هي قسم فهي قسمان وضعيه وعقلي الدلاله غير اللفظيه تنقسم الى قسمين وضعيه وعقليه الوضعيه هذه ليست هي الوضعيه التي هي قسم من اللفظيه بل هي قسم من الدلاله غير اللفظيه كدلاله الاقدار على مقدوراتها ودلاله السبب على المسبب دلالة الدلوك دلوك الشمس على دخول وقت الصلاة اقموا الصلاة لدلوك الشمس لو زوالها الى غسق الليل فهذا السبب وجد وهو دال على وجود المسبب هذه دلالة ليست لفظية نعم استدللنا بدلوك الشمس على وجوب صلاة الظهر الا انه ليس هناك لفظ دلنا على ان الظهر دخل وقتها وانما عرفنا ذلك بدلالة غير لفظية دلاله وضعية وضعها الله عز وجل سبباً لوجوب الصلاة مثل ما قلنا فيه الحكم الوضعي الذي هو قسيم للحكم التكليفي وكدلالة الخط والعقد والإشارة والنصب كل هذه دلالات غير لفظية وأما الدلالة العقلية لغير لفظية فكدلالة الأثر على المؤثر وكدلالة العالم على وجود الله تبارك وتعالى فان فإن العالم يدل على وجود خالقه سبحانه ولذلك سمي عالما لأنه علم على خالقه وهو الله عز وجل هذه كل اللي قلناه هذا دلالة اللفظ وهو غير الدلالة باللفظ كل اللي بنقوله من أول ما عدنا في كلامنا دلالة لفظية ودلالة غير لفظية وهذه الاقسام كلها هي الدلالة دلالة اللفظ وليست الدلالة باللفظ وبينهما فروق أوصلها القرافي رحمه الله إلى خمسة عشر فرقا تراجع فيه محلها من الكتب المطولة لأن الدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ إما في موضوعه الذي يوضع له الحقيقة يعني أو في غير موضوعه الذي يوضع له لعلاقة وهي المجاز هذه اسمها دلالة باللفظ وخفي الفرق بينهما عن بعض كبار اهل العلم كما ذكر الخرافي لكن فرقوا بينهما من خمسة عشر وجه بين الدلالة الدلالة اللفظ والدلالة باللفظ لاستعمال اللفظ اما في موضوعه والحقيقة او في غير موضوع العلاقة وهو المجاز وسيأتي له كلام في عندما نتكلم عن الحقيقة والمجاز قال اصل الدلالة الارشاد واصطلاحا قيل ما يتوصل به الى معرفه ما لا يعلم في مستقر العاده اضطرارا علما او ظنا يعني ان الدلاله يتوصل بها الى معرفه شيء هذا الشيء غير معروف غير مستقر في عاده الناس وانما هو شيء حصل العلم به او حصل المعرفه به عن طريق هذه الدلاله وتفيدنا الدلاله علما او ظنا والعلم هو ال... ال... خلينا نقول بعبارة سهلة في هذا الموطن إذا ذكر العلم والظن معه يكون العلم اعتقاد جازم مطابق للواقع عن دليل وأما المعرفة فإنها أعم من ذلك لأنها تطلق على العلم والجزم وعلى الظن فإذا قال علما أو ظنا كان العلم هو النسبة الجازمة المطابقة للواقع عن دليل وأما الظن فإنه الطرف الراجح بأن يكون عندك احتمالان أحدهما أرجح من الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم وعند التساوي يكون شكا فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الدلالة تطلق على العلم وعلى الظن بحيث إن الدليل يستعمل فيما ما يتوصل به إلى علم وإلى ظن فإذا استدللت بشيء على شيء آخر وحصل لك علم بالمدلول كان الدال أو الذي دلك يقال عليه دليل وإذا حصل ظن وليس علما ليس جزما وإنما هو ظن أيضا عن هذا القول يكون دليلا فلا فرق على هذا بين أن يحصل لك علم أو ظن ونحن قلنا في تعريفها هي كون الشيء دلالة بحيث يلزم من فهمه فهم شيء آخر قال والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره الدال الناصب للدليل وهو الله سبحانه وتعالى والدليل هو القرآن قاله الإمام أحمد رضي الله عنه وقيل إن الدال والدليل بمعنى واحد لا فرق بينهما يبقى فعيل بمعنى فاعل دليل فعيل بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم وسميع بمعنى سامع وبصير بمعنى مبصر وعليه اكثر المتاخرين لا يفرقون بينهما لكن المشهور عند غيرهم ان الدال غير الدليل الدال هو الناصب للدليل والدليل لغه المرشد حقيقه وما به الارشاد مجازا المرشد حقيقه وما به الارشاد مجازا فالمرشد هو الدال هو الناصب للعلامه انا الذي نصبت علامه في الطريق تقول لك اذهب الى اليمين او اذهب الى اليسار يكون الدليل او الدال الدليل هنا هو الدال يعني الناصب لهذه الدلاله حقيقة فإن اطلقت الدليل على هذه العلامة التي وضعتها على هذه الإشارة كان هذا مجازا ما به الإرشاد يبقى هذا هو الفرق إن الدليل لغة المرشد حقيقة وما به الإرشاد مجازا فالمرشد هو الناصب للعلامة أو الذاكر للعلامة والذي يحصل به الإرشاد جعله المرشد يحصل به الإرشاد يطلق عليه الدليل أيضا لكن إطلاقا مجازيا والعلامة التي نصبت للتعريف وأما الدليل شرعا أو اصطلاحا يعني فما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبري وسبق لنا هذا التعريف ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبري يمكن التوصل لم يقول ما يتوصل لأنه دليل سواء توصل به بالفعل أو لم يتوصل به سواء نظر فيه أو لم ينظر فيه فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه خرج به النظر الفاسد كاذب المادة في الاعتبار الى مطلوب خبري يعني مطلوب تصديقي مثل الصلاة واجبة والزنة حرام والسواك ليس واجبا نحن قلنا ان النسبة هنا اثبات امر لامر او نفيه عنه سواء كانت نسبة فيها اثبات او فيها نفي لكنها نسبة خبرية حكم فيه اثبات امر لامر او نفي امر عن امر اخر وخرج بقولنا مطلوب خبري المطلوب التصوري كالحد فإن الحدود لا يستدل عليها لأنها تصورات ليست تصديقات وكذلك الرسم يعني الحد هنا أعم من أن يكون ذاتيا أو غير ذاتي يعني إذا عرف إنسان شيئا بتعريف لا تقول له ما الدليل على هذا التعريف لأن الدليل لا يطلب على التعريفات والحدود وإنما يطلب على التصديقات أو المطلوبات الخبرية التصديقية طيب كيف أنقض هذا التعريف إذا كان فيه شيء ننقضه بغير, بغير طلب دليل عليه أنقضه بأن يكون غير جامع وغير مانع ونحو ذلك مما تنقض به التعريف ولكن ليس عن طريق طلب دليل من الأدج إذن لو قلنا الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري شمل ذلك العلم والظن مثل ما قال المؤلف رحمه الله لا فرق بين أن يكون هذا المطلوب الخبري علما أو ظنا وهذا هو المعتمد عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند اللغويين خلافا للمناطق وقليل من الأصوليين وأول من عرف عنه ذلك إمام الحرمين رحمه الله لكن في البرهان وأما هو من قبل في الورقات وفي التلخيص فإنه كان يمشي التعريف لو كانت يمشي التعريف يمشي الدليل إذا دل كونه يدل على, يدل على ظن أو على علم لا يفرق بينهم لكن هذا الاشتراط وهذا التفريق إنما يعتني به المناطق ولا يعتني به الأصوليون ولهذا المشهور عندهم والمعتمد أن الدليل يدل على علم أو ظن أو غير ذلك قال ويرادفه الفاظ منها البرهان منها البرهان يعني أن البرهان والدليل بمعنى واحد على المعتمد في كون الدليل يدل على علم أو ظن فكذلك البرهان والحجة والسلطان إن عندكم من سلطان بهذا والآية صح عندكم الآية وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات. يعني هذا اللفظ كله هتستعمل في وفي في بندخول ما الحجه على كذا ويكون المطلوب ظنا ما الدليل ويكون ظنا ما البرهان ويكون ظنا ما الايه اللي هي علامه ويكون ظنا كل هذا يدل على علم او ظن وبعض اهل العلم يفرق فيستعمل ما دل على اليقين اللي هو العلم يقول هذا دليل وبرهان وما دل على الظن يقول هذه اماره اماره كذا اذا كان ظنا ولا يقول فيه دليل لكن عملوا على غير هذا قال والأمارات والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط ثم قال وأصول الأدلة أربعة أصول الأدلة أربعة يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولكن كثيرا من الناس لا يسمي دليلا شرعيا إلا ما دل بمجرد خبر الرسول وهو الصلاح قاصر وهذا موجود عند بعض الناس اليوم إذا سالك عن دليل مسألة فأخبرته بغير الحديث لا يعتبره دليل واحيانا إذا وجد, المسألة وجد دليل المسألة حديثا ضعيفا تجرأ وتسرع وقال لا دليل على هذه المسألة وقد يكون الدليل عليها قياسا أو إجماعا سكوتيا أو غير سكوتي وقد يكون قول صحابي وقد يكون مصلحة مرسلة وقد يكون استحسانا وقد يكون استصحابا وقد يكون عرفا وقد يكون من قبلنا الى اخر الادله المختلفة فيه والناظر غير الفاهم لطرائق اهل العلم في الاستدلال بمجرد ما يعدم دليلا من السنة او من القرآن او يرى دليلا يظن انه ضعيف وقد يكون غير ضعيف وقد يكون ضعيف اللفظ الا ان معناه محتج به عند اهل العلم ومع ذلك يتسرع ويقول لا دليل على ذي المساله فيقول ابن تيميه رحمه الله أن هذا اصطلاح قاصر على قصور في النظر لأن الدليل أعم من ذلك فهناك أصول للأدلة وهناك أدلة فرعية فأصول الأدلة أربعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أصول أدلة نقول ثلاثة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجماع هذه الأصول والأصول هذه الثلاثة هي التي من قال بها فهو من أهل السنة والجماعة ومن لم يقل بها فليس من أهل السنة والجماعة بل قد يكون ليس من أهل الإسلام أصلا إذا رد الكتاب أو رد السنة وفي تكفير منكر الإجماع خلاف الصواب انه كافر إذا كان الإجماع قطعيا فأهل السنة والجماعة يقولون بهذه الأصول الثلاثة كل من كان دينه مبنيا على الكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة بقطع النظر عن الإصلاحات الحديثة وعن المدلولات المضطربة بين الناس. فأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والسمعية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال. القياس فرع، لأن لأنه مبني على نص أو مبني على إجماع. فقس على صورة مجمع، نرى أي صورة عليها نص من كتاب أو سنة. والاستدلال بأي صورة من صور الاستدلال الآثية في الأدلة المختلف في هذه فروع عن الأدلة. الثلاثة الكتاب والسنة والأجماعة هي أدلة سمعية والرابع من أصول الأدلة دليل عقلي وهو الاستصحاب استصحاب الحال اللي هو البقاء على الأصل بقاء مكان على مكان البراءه الأصلية فالأصل فيما فيما أراد أن يثبت وجوب شيء أو يشغل ذمة المكلف بشيء أن يأتي بدليل يدل على شغل ذمته بهذا فإن, لم فإن بحث في الأدلة واستقرأها ولم يجد دليلا يدل تمسك بالبراءة الاصلية بالعدم الاصلية وقال لا يجب كذا ما الدليل على عدم الوجوب يقول البراءة الاصلية لم اجد دليل على الوجوب والاصل براءة الذمة فصارت اصول الادلة اربعة ثلاثة منها سمعية وواحد عقلي السمعي اكتبوا السن والاجماع والعقلي استصحاب الحال الذي怒ête الاصلية وهذه مجمع عليه. هذه الادلة الاربعة مجمع عليه. والقياس ايضا وان كان فرعا عن الادلة السمعية فهو ايضا مجمع عليه. ولهذا ذكرون الأدلة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وما زاد على ذلك فإن فيه خلافا بينهم بين أهل العلم فإن قلت الظاهرية يخالفون في القياس قلنا محجوجون بالإجماع محجوجون بدلالة النصوص وبالإجماع ولا عبره بخلاف الظاهرية في إنكار القياس وقيل لا عبره بخلافهم أصلا لا في إنكار القياس ولا في غيره وفي هذا نزاع وتفصيل قال والرابع عقلي وهو استصحاب الحالف استصحاب الحال في النفي الاصلي الدال على براءه الذمه <تصحاب> ثم بدا في تفصيل هذه الادله فبدا بالكتاب الذي هو القران الكريم لكونه اشرف الادله واصل الادله كلها قال فالكتاب كلام الله عز وجل اقرا <تصحاب> الدلالة التي ليست لفظية قسماني وضعية معقلي ممكن يكون هذا الصلاح اخر حمرة والصفرة قد تكون في الصلاح اخر نعم ممكن فالكتاب كلام الله عز وجل وهو القران المتلوب بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور وهو كغيره من الكلام في أقسامه فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل في قال فالكتاب الكتاب هو في الأصل جنس مصدر كتب يكتب كتابا جنس يصدف, يصدف على كل كلام أنزله الله عز وجل على نبي من الأنبياء او رسول من الرسل ثم غلب في اصطلاح الشرع على القران الكريم كتاب انزلناه انا انزلناه كتاب أنزلناه لك مبارك كل ياتذكر اولو الالباب تلك ايات الكتاب المبين تلك ايات الكتاب الحكيم كل هذه الاطلاقات انما يراد بها القران الكريم وان كان هو في الاصل يطلق على القران وغير مما انزله الله عز وجل لكن صار حقيقه عرفيه او شرعيه يعني في عرف الشرع على القران الكريم الذي انزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال فالكتاب كلام الله عز وجل وهو القران المتلو بالالسنه المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور هذا تعريف القران الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى قال كلام الله عز وجل وهو القران القران هو كلام هو كلام الله عز وجل منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز متعبد بتلاوة لابد من أن تذكر هذه الأمور كلام الله عز وجل كلام جنس فلما قلنا كلام الله عز وجل أخرجنا كلام غير الله تبارك وتعالى منزل على محمد صلى الله عليه وسلم لنخرج بقيه الكتب كالتوراة والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وصحف موسى وغير ذلك مما انزله الله وقد جاء في حديث خرجه ابن حبان وغيره ان الله تعالى انزل مائة وأربعة كتب لكن مرادنا هنا القران الكريم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز وقولنا معجز اولى من ان يقال منزل للاعجاز لانه حصر الحكمه في الانزال في الاعجاز وليس كذلك لانه نزل للتدبر وللوعظ وللاعجاز وغيره من الحكم الكثيره فالاولى ان يقال معجز ولا يقال للاعجاز وان عبر به بعض الاصوليين لئلا تحصر عله الادلال في الاعجاز وبقولنا معجز خرجت السنة وان كانت منزله من الله تعالى لأن الله قال وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة منزله وهي وحي من الله عز وجل لكنه ليس متعبد بتلاوتها وليست معجزة في لفظها قال بعض اهل العلم هي معجزه بالقوه والقران معجز بالفعل يعني القران تحدي به بالفعل وعجز الناس عن الاتيان به وعجز الناس عن الاتيان به والسنه لم يتحدى بها لكنه لكنها صالحه لان يتحدى بها فهي معجزه بالقوه وليست معجزه بالفعل وفي هذا نظر لكن هذا هكذا قيل انما بقولنا معجز يعني بالفعل خرجت السنه فانها ليست معجزه متعبد بتلاوات لنخرج الحديث القدسي فإنه إن كان كلام الله عز وجل إلا أنه لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة مثلا القرآن كلام منزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عين كلام الله تبارك وتعالى الكلام عند الاشعريه مشترك عندهم ثلاثة أقوال المشهور أنه مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي انه يطلق بالاشتراك على الحروف المسموعة الالفاظ يعني وعلى المعنى النفسي ده لا الكلام لكن كلام الله عز وجل عندهم ليس الا معنى نفسيا فان اطلق على القرآن فانه مجاز وعندنا معشر اهل السنة وعند عموم المسلمين غير الاشعارية أشعر المسلمون لكن أرضي بقيه الفرق التي ليست أشعرية حتى المعتزلة عندنا وعند عموم المسلمين أن كلام الله عز وجل بصوت وحروف سواء قيل إنها مخلوق أو غير مخلوق يعني بقطع النظر المعتزلة يقولون مخلوق ونحن نقول غير مخلوق لكن اتفقنا على أن كلام الله ليس معنى النفسية انما انفرض عن سائر طوائف المسلمين بالمعنى النفس من الأشاعرة وهذا شذوذ منهم وحاصل مذهب الأشاعرة أن القرآن مخلوق وهذه من أشنع المسائل من قل عن الأشاعرة وهم لا ينفونها وإلا لكنهم يسرون بها يعني في حلقات التعليم لا تقال لعامة الناس هم يقولون نحن والمعتزلة في حاصل الأمر فيما يتعلق بالقران سواء القران مخلوق الذي بين دفتي المصحف مخلوق اما القران الذي هو الكلام النفسي فنزهه عن الحدوث ونزه القران اي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه هكذا قل في الجوهره فما كان معنى نفسيا واطلق عليه القران هذا يقولون ليس مخلوقا لكن القران الذي بين دفتي المصحف مخلوق فهم والمعتزله في كون القرآن الذي بين دفتين مصحف مخلوقا سواء لا فرق فكيف يقال انهم من أهل السنة إذا كانوا خالفوا أهل السنة في أعظم مسألة من مسائل أصول الدين هذه المسألة مساله الكلام أعظم أو من أعظم مسائل أصول الدين حتى قيل إن علم الكلام لم يسمى علم الكلام إلا من أجل هذه المسألة وقيل عند الاشاعره قول ثاني أن, أو أن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى النفسي وقيل بالعكس حقيقة في المعنى النفسي مجاز في اللفظ لكن المعتمد عندهم المعتمد أنه يطلق بالاشتراك على المعنى النفسي ليس كلام الله عزوجل يطلق بالاشتراك عن المعنى النفسي الكلام عموما يطلق بالاشتراك على المعنى النفسي وعلى اللفظ وحينئذ فالكلام حقيقة فيهما. يقول الطوفي رحمه الله وانا لن اصيب هذه المسألة لانها مساله عقليه لكن انقل لكم نقلا طريفا عن الطوفي لان الطوفي وافق الاشعريه في مساله التحسين والتقبيح ولكن ليس كل من وافق الاشعريه في قول يكون اشعريا كما نبهنا على ذلك مرارا ف قال الطوفي ولن أنقل عن ابن تيمية ولا غير ابن تيمية أنقل لكم عن الطوفي قال رحمه الله تعالى ثم العجب من هؤلاء القوم مع أنهم عقلاء فضلاء يجيدون أن الله سبحانه وتعالى يخلق لمن يشاء من عباده علما ضروريا وسمعا لكلامه النفسي من غير توسط صوت ولا حرف كيف سمع موسى كلام الله عز وجل قالوا خلق الله تعالى له علما ضروريا وسمعا يسمع به كلام الله النفسي ولكن لم يتكلم الله تعالى في قصة, يوسف علي في قصة موسى عليه السلام وقد يقولون خلق حروفا وأصواتا خلق حروفا وأصواتا سمعها موسى عليه السلام فيقول العجب من هؤلاء أن يقولوا هذا وان, وأن, ذا وإن ذلك من خاصيه موسى عليه السلام مع أن ذلك قلب لحقيقة السمع في الشاهد إذ السمع في الشاهد اتصال الأصوات بحاسته صح تصل الصوت بحاسه السمع فيسمع الإنسان في الشاهد يعني في غير الغائب يعني فيما يتعلق بما نراه من الكائنات المشاهدة فقلبوا الحقيقة في الشاهد وجوزوا في الشاهد خلاف ما نراه ونعرفه وقالوا هذا جائز فيقول هذا عجيب ثم ينكرون علينا القول بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف من فوق السماوات لكون ذلك مخالفا للشاهد ما انتم خلفت الشاهد في السمع فكيف أنكرتم علينا أننا خلفنا الشاهد في الغيب الذي أصلا لا يقاس على الشاهد فإن جاز قلب حقيقة السمع شاهدا بالنسبة إلى كلامه فلما لا يجوز خلاف الشاهد بالنسبة إلى استوائه وكلامه على ما قلناه وهذا احتجاز قوي جدا لا يمكن أن ينفكوا عنه يعني حيث جوزت أن يكون السمع على خلاف ما نراه ونعرفه ونشاهده ونقفع به فكيف أنكرت علينا أننا نجوز في حق الله عز وجل أمرا غير الشاهد وأصلا لا يقاس الله عز وجل على خلقه ولا يقاس الخلق على الله أليس كذلك؟ وهذه حجة ملزمة قال وهو القران المتلو بالألسنة هذا نص على ان القران الذي يتلو بالالفه كلام الله على انه كلام الله عز وجل حقيقه وليس مجازا المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور وهذه ايضا من خصائص القران الكريم انه يحفظ في الصدور ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يغسله الماء تقراه نائما ويقظان يعني هذا في الحديث القدسي ان عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظا قال وهو كغيره من الكلام في أقسامه القرآن الكريم كغيره من الكلام يعني العربي القرآن كلام عربي أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين فلا بد أن يكون على سنن لسان العرب على طرائق العرب في كلامهم منه العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والمحكم والمتشابه ومنه الحقيقة والمجاز ومنه المترادف ومنه المشترك وغير ذلك من أقسام كلام العرب هذا هو الأصل الأصل أن ما نزل بلسان العربي وتحدي به العرب أن يكون على طرائقهم في الكلام فمن نفى شيئا من ذلك من نفى شيئا في لسان العرب عن القرآن الكريم طولب بإيه بالدليل نحن نبني على الأصل. القرآن بلسان عربي مبين ما الذي أخرج هذا القرآن عن طرائق العرب في الكلام في شيء معين هو الحقيقة والمجاز فإن قلت ليس في القرآن مجاز وإنما كله حقيقة فمن المطالب بالدليل؟ القائل إنه في مجاز ولا القائل ليس فيه مجاز القائل إنه ليس فيه مجاز لأنه ما الذي أخرج القرآن عن أن يكون فيه مجاز؟ لهذا المؤلف قال هو كغيره من الكلام في أقسامه فمنه أي فمن هذه الأقسام حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له يقرأون عنه. فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الذل ويريد أن ينقض ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب هذا المثال هكتhor واحد والمجاز. قال فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل الأسد يستعمل في الحيوان المفترس ومثل البحر يستعمل في هذا الماء سواء كان عذبا او مالحا وان كنا نحن نسمي البحر المالح بحر والثاني نهر لكن في اللغة العربية وفي القرآن الكريم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائب شراب وهذا ملح اجاج هو الماء الواسع سواء كان عذبا او مالحا فالبحر يطلق على الماء لكن قد يطلق على الرجل الكريم الجواد اطلاقا مجازيا والاسد يطلق على الشجاع اطلاقا مجازيا فالحقيقة ما في موضوعه يعني في موضوع له اولا والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوع يعني في موضوع ثاني يعني وضع له وضعا ثانيا لعلاقة لابد ان يقل علاقة والمؤلف اغفلها لكن لابد من النص عليه وهو اللفظ المستعمل في غير موضع له على وجه يصح يعني هذا بمعنى علاقة لكن علاقة اولى من ان يقال على وجه يصح وضرب مثالين كجناح الذل واضرب لهما جناح الذل فإن الجناح محسوس لا يكون إلا للمحسوسات والذل شيء معنوي ليس له جناح ويريد أن ينقض يعني الجدار والإرادة يقولون إنما تكون من خصائص الأحياء والجدار لا يريد فنسبة الإرادة إليه معنى المال يريد أن ينقض يعني ماله هذه نسبة مجازيه قد يناقشون في هذين المثالين لكن الشأن إيه كما قلنا مرارا لا يعترض المثال يعني قد تقول لا جناح الذل ليس مجازا ويريد ان ينقض ليس مجازا وتنقضه بعدد من الادلة ويفرح بعض الطلبة بهذا يعني ما طلبت العلم اذا شرحت لهم هذه الكتب وقال الشارح ولكن ويريد ان ينقض ليس مسلما انه مجاز وكذا وكذا وحنين الجذع وبكاء وكذا ويعدي الامثلة لا يعجزنا ان نقولها ولكن هذا اعتراض على المثال وشأنه لا يعترض المثال يعني غلط عيب أن تسلك هذا المسلك أن ترد على مثال فانظر انظر إلى القاعدة نفسها فلا يصح أن تنقض كلام المؤلف بأن ترد على مثال ذكره اذهب إلى أصل كلامه ما الذي أخرج القرآن عن أن يكون فيه حقيقة ومجاز حتى ستجد أمثلة كثيرة جدا لو أردنا أن نعدد أمثلة المجاز في القرآن والسنة والقائلون بنفي المجاز لا يمكن أن ينفو أنه أن المعنى المراد منها ليس هو المتبادر وإنما سيسمون ذلك أسلوبا من أساليب لغة العرب ويردونه حينئذ إلى المشترك وربما كان الخلاف نفظيا لكن عندنا مقامان مقام لغة العرب ومقام القرآن الكريم عندنا مقامان في الكلام مقام لغة العرب ومقام القرآن الكريم أما مقام لغة العرب فلا أعرف أحدا من العلماء من السلف سواء كان من المتشرعة أو من اللغويين نفى المجاز في اللغة العربية وإنما اختلفوا في نفي المجاز في ماذا؟ في القرآن الكريم قال في التحبير الأربعة وغيرهم المجاز واقع وخالف الأستاذ والشيخ أستاذ أبو صحاف لكنه متأخر لكن من السلف المتقدمين لا أعب بذلك نزاع والشيخ يعني شيخ الإسلام رحمه الله وجمع وردوه إلى المتواطن ثم قال وقالت هذه الطائفه هذا المدعى انه مجاز حقائق فرد عليهم ان ينزل الاشتراك لان الشيء اذا اطلق على معنيين اطلاقا حقيقيا كان مشتركا والاصل عدم الاشتراك ولو كانت مشتركه لم يسبق منها ما يسبق عند اطلاقها ضروره التساوي قالوا مع القرينه يعين احد المعنيين مثل العين تطلق على الباصره وعلى الجاريه وغيرها رد فالنزاع لفظي يعني إذا كنا سنرجع إلى القرينة والقرينة تحدد المعنى فسواء حددته وهو مجاز أو حددته وهو مشترك فإن النزاع حينئذ بيننا يكون نزاعا لفظيا ثم قال في بعد ذلك في التحبير وهو في القرآن عند أحمد وأكثر أصحابه والأكثر يعني أكثر العلماء وعنه لا اختاره جماعة من أصحابنا حجة بعضي <تصفيق> حجة بعض العلماء في إنكار المجاز أنه توصل بالمجاز إلى نفي حقائق صفات الله عز وجل وصرفها إلى المعنى المجازي أو إلى المعنى المرجوح وهذه الحجة ليست ملزمة لأنه حتى لو قلنا بالحقيقة فإن الأصل أن يحمى الكلام على حقيقته ولا يؤول إلا بدليل يعني الذي يقول بالمجاز لن يقول به إلا يعني لن يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل فمن الشناعه أن يشنع على من قال بالمجاز حتى لو كان يثبت حقائق صفات الله عز وجل وأشنع من ذلك أن يقال ان مذهب أهل السنة والجماعة نفي المجاز هذا ضرب من ضروب الخبل والإطلاقات التي ليست منضبطة عند بعضهم يعني هذا قول قله من اهل العلم ولا اعلم لهم سلفا حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله وهو يحتج على نفي المجاز وحججه قويه جدا لان شيخ الاسلام اصلا رجل قوي الحجه قوي عارضه ذكي مطلع واسع الثقافه والاطلاع فالذي يقرا له اذا لم يقرا لغيره واذا لم يطلع على كلام غيره سيقع اسيرا لكلامه هذه طرائق اهل العلم الكبار اذا قرات الواحد مثل ابن تيميه او مثل حتى ابن حزم تتاثر باساليبهم لانهم كبار في العلم وكبار في الحجه فقد يظن طالب العلم انه مجتهد لانه يقرا لمجتهد لكنه في الحقيقه وقع اسير التقليد ولن ليس عنده ما يستطيع ان ينفك به لا يتنبه لهذه النقطه شيخ الاسلام رحمه الله يقول إنه لم يقع في كلام السلف استعمال المجاز وما وقع أي استعمال المجاز بالمعنى المجازي وما وقع من استعمال المجاز بالمعنى في كلامه فإنهم أرادوا به ما تجوزه اللغة فجاء في كلام الإمام أحمد هذا من مجاز القرآن قال أي مما تجوزه اللغة هذا التفسير لكلام الإمام أحمد ليس أولى من تفسير من فسره بأنه المجاز المصطلح عليه عند أهل العلم يعني لا يصح ان تحتج على من فسر المجاز بالمتبادل منه وبالمشهور عند اهل العلم بان شغلك لم فسره بانه ما تجوزه اللغة لان هذا عين التقليد يعني ما حجتك في ان يحمل على هذا ومعظم اصحاب الامام احمد ومعظم كبار اصحابنا حملوه على المجاز المصطلح عليه وهذه المساله لا تستحق ان تفرد بكلام كثير لولا ما ي... يشنع به البعض على كل من قال بالمجاز والا فالنزاع قد يكون لفظيا بل هو بالفعل لفظي يعني سواء سميته يعني في زناح الذل ولا في يريد أن ينقض وفي أمثال ذلك هم سيتحاشون قول إنه مجاز طب حيعبروا بإيه أسلوب من اساليب اللغه طب وإحنا نعبر بمجاز ما الفرق لا فرق في الحقيقة إنما يأتي الفرق عندما تصرف اللفظ عن ظاهره او المتبادل منه الى معنى مجازي من غير دليل وهذا تأويل والتأويل لابد فيه من دليل وانا كان باطلا وهذا قاله الاشاعر وغير الاشاعر قاله اهل السنة وغير اهل السنة يعني ليس هناك خلاف بيننا وبين الاشاعر وبين المعتزل حتى في انه لا يجوز التأويل الا بدليل كما سيأتي في التأويل ان شاء الله تعالى فكونك تأويل تنطلق تنطلق من منطلق النئام في المجاز ردا على الذين حرفوا صفات الله عز وجل بالمجاز هذا ليس دليلا علميا وإن كان بعض كبار أهل العلم سلك هذا المسلة اسمع لما قاله الحافظ ابن راجب رحمه الله تعالى في ذيل الطبقات وهو كلام نفيس جدا قاله في ترجمة علي بن المبارك ابن الفاعوس البغدادي في عندما تكلم على حديث الحجر الأسود يمين الرحمن أو يمين الله عز وجل قال ابن رجب فأصل ذلك أن طائفة من أصحابنا نفوا وقوع المجاز في القرآن ولكن لا يعلم منهم من نفى المجاز في اللغة كقول أبي إسحاق الإسفرايين كلام ده كلام ابن رجب وهو تلميذ من ابن القيم تلميذ ابن تيميه يعني ابن ابن ابن تيميه الانسان يكون ابنا لشيخه فابن رجب ابن ابنه ومعظم له وابن رجب من اكثر العلماء في زمانه بل لم يأتي بعده مثله في استقراء كلام الامام احمد وكلام السلف فيما اعلم فهو يقول لا يعلم من احد من اصحابنا نفى المجاز في اللغة لكن وجد من نفى المجاز في القرآن ولكن لا يعلم منه من نفى المجاز في اللغة كقول ابي حفر اسفراين ولكن قد يسمع بعض صالحيهم انكار المجاز في القرآن فيعتقد انكاره مطلقا شوف الرد المؤدب، قد يسمع بعض الصالحين إنكار المجاز في القرآن، فيعتقد أنه لا مجاز في اللغة، وخلص المسألة لم يشنع، وهكذا تتناول مسائل العلم بأدب وبينصاف. قال ويؤيد ذلك أن المتبادر إلى فهم أكثر الناس لفظ والمجاز من لفظ الحقيقة والمجاز. ان المتبادر الى فهم اكثر الناس من لفظ الحقيقة والمجاز المعاني والحقائق دون الالفاظ فاذا قيل ان هذا المجاز فهموا انه ليس تحته معنى ولا له حقيقة فينكرون ذلك وينفرون منه ومن انكر المجاز من العلماء فقد ينكر اطلاق اسم المجاز لكنه لا ينازعك في المعنى مثل ما قلت الخلاف لفظي لألا يوهم هذا المعنى الفاسد ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتها ويقول غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع وتطرق بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه فيمتنع من التسمية بالمجاز ويجعل جميع الألفاظ حقائق ويقول إن اللفظ ويقول اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى أو دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر فهو حقيقي في الحالين يعني رده إلى, إلى المشترك وليس إلى الحقيقة والمجاز وإن كان المعنى المدلول عليه مختلفا فتبين بذلك أن مذهب الحنابلة مطلقا أن المجاز واقع في اللغة وليس بأغلب كما نص عليه في التحبير في شرح الكوكب قال المجاز واقع وليس بأغلب هذا رد على مقال ان المجاز اغلب في اللغه ثم هو في القران وفي الحديث على الصحيح من مذهبنا وفيه خلاف لكن الصحيح عندنا وعند اكثر العلماء ان المجاز موجود في القران وفي السنه ثم لا يلزم من اثبات المجاز ان ندخله في صفات الله عز وجل ثم النزاع بيننا وبين من نفى المجاز نزاع لفظي لكن الكلام مع من يفهم الكلام مع من يفهم هذا الكلام من اهل العلم ليس من تلقاه تقليدا وجعل هذه مسألة من امهات المسائل التي ينكر فيها على الناس ويشنع فيها على الناس لأن المسألة قد يذكرها العلماء في سياق نزاع علمي فيما بينهم ويأتي بعض الناس يأخذها من الكتب فيجعلها أصلا من أصول الدين ويجعلها علامة على أهل السنة ومن لم يقل بها فليس من أهل السنة في فهمه الضيق هذه مسألة الحقيقة والمجاز ثانيا مسألة المعرب المعرب واختلف العلماء في وقوعه في بالقرآن الكريم نعم، ومنهم استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل وهي حبشية والمشكات هندية والاستبرق فارثية وقال القاضي الكل عربي المعرب ما أصله أعجمي ثم استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامه وهذا موجود في لغة العرب بلا إشكال وصنف الجواليق رحمه الله تعالى كتابا في هذا وبعض اهل العلم كابن جني والجو والجوهري وضعوا بعض الضوابط للكلام المعرب تتابع حروف معينة او خروج الكلمة من حروف معينة ونحو ذلك فلا اشكال في وجود المعرب في لغة العرب الوصف اصل اعجمي استعملته العرب على ثنن لغتها وعلى نحو استعمالها لكلامها بناء على وقوع المعرب في لغة العرب حصل أو بعد هذا حصل نزاع في وقوع في القران الكريم نفس ما قلنا في المجاز قد يقال هنا الا ان يكون هناك دليل ينفي وقوع المعرب في القران الكريم يعني هو الاصل ان المعرب ما دام واقعا في لغه العرب فانه يكون واقعا في القران مثل ما كنا في الحقيقه والمجاز لكن اختلف العلماء هنا على ثلاثه اقوال ومن اكبر من نفى وقوع المعرب في القران الامام الشافعي رحمه الله وهو حجه في لغه العرب ولكن له دليل الادله التي جعلت القران كله عربيا إن انزلنا قرانا عربيا بلسان عربي مبين ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجميا وعربي فنفى الايه نفى القسم قال لا هو هذه الآية تدل على أن القرآن كله عربي، ليس, ليس منه أعجمي وليس ليس بعضه اعجمي وبعضه عربي، وإنما كله عربي أعجمي وعربي، ولأنه لا يتحدى العرب بغير كلامهم. كيف تتحدى العرب بكلام لم يتكلموا به؟ إلى آخر الحل التي ذكرها. الامام الشافعي رحمه الله تعالى لكن الصحيح عندنا وعند اكثر العلماء ان المعرب واقع في القران الكريم قالوا منهم استعمل في لغه اخرى وهو المعرب كناشئه الليل وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد وعن عكرمه وعن عطاء وسعيد بن جبير وجماعه من السلف والخلف ومذهب اكثر اهل العلم وقوع, وقوع المعرب في القران الكريم وذكروا الفاظا مثل ناشئه الليل ناشئه في قول نشاه الليل والفاظ كثيرة جمعها التاج السكي رحمه الله تعالى في رفع الحاجب وجعلها سبعة وعشرين لفظا ونظمها ثم جاء الحافظ ابن حجر في فتح الباري وزاد عليها أربعة وعشرين لفظا ونظمها على نفس الوزن الذي نظمه ابن السكي ده فين في فتح الباري فصار المجموع <تصفيق> 51 ثم قال وأنا معترف أني مست وعبت ما يستدرك عليه عليه فقد ظفرت بعد نظمي بأشياء منها الرحمن وراعنا وقد عزمت أني إذا أتيت على آخر شرح هذا التفسير إن شاء الله ألحق ما وقفت عليه من زيادة في ذلك منظوما ثم لم يفعل شيئا بعد ذلك إما نسي وإما لم يظفر بشيء آخر فصار المجموع لذكر ابن حجر رحمه الله كام تلاتة وخمسين واحد وخمسين وبعد كده قال جبت اتنين الرحمن وراعينا وفي بعضها خلاف طبعا لكن هذا الذي ذكروه ثم جاء المرداوي في التحبير وذكر زيادة على ذلك ذكر اربعة الفاظ زائدة ثم قال الطلعت على نظم للسيوط ذكره في شرحه على الكوكب الساطر وذكروا ايضا في الاتقان في علوم القرآن حيث ذا زاد نحو اربعين كلمة على ما زاده تاج الدين السك وفي بعض هذه نذاع لكن المقصود ان صارت عشرات الكلمات عند هؤلاء من الكلمات المعربه مثل ناشئة الليل ومشكاة والمشكاة هندية والاستبرق فارسية قالوا والوقوع دليل على الجواز أدل دليل على الجواز هو الوقوع فإذا وقعت هذه الألفاظ في القرآن الكريم وهي ليست عربية في الأصل دل على وقوع معربي في القرآن وقال القاضي يعني أبا يعلى الكل عربي وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ورد على ما أورده الأولون بأن هذا صحيح نسلم لكم ان هذه الألفاظ منها الهندي ومنها الفارسي ومنها غير ذلك لكن هذا مما تواردت عليه اللغات مما اتفقت فيه اللغات وليس مما أصله غير عربي ثم عجب فهم قالوا انت تذكر مثلا عشرات الكلمات وتقول هذه الكلمات لها أصول عند الفارسية ولها أصول عند الهندية وكذا أنا لا أنزعك في هذا ولكن أنزعك في كونها معربة أنا أقول اللي هو النافل المعرب يقول أنا أقول إنها مما توردت عليه لغات البشر او اكثر من لغة من لغات البشر وهذه مساءة تدرس في العلوم الانسانية ولبعض المعاصرين فيها كلام متين ودراسات حسنة ورد على ما ارد الاولم بانه مما تلغت فيه اللغتان واستدلوا بنصوص ذكرنا بعضها وقال القاضي الكل عربي وقيل ان النزاع يرتفع بهذا القول انه مما اتفقت فيه اللغتان بعد ذلك تكلم على مبحث المحكم والمتشابه قال ومنه محكم ومنه متشابه القرآن الكريم وصفه الله عز وجل تارة بأنه محكم كله وتارة بأنه متشابه كله وتارة بأن منه محكما ومنه متشابها فالمحكم كله مثل قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال تلك آيات الكتاب الحكيم والمتشابه كله مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين أقشعنا ربهم إلى اخره فهذان وصفان أحدهما محكم الثاني متشابه وكل منهما اطلق على القرآن كله ثم في موضع اخر جعل الله القرآن بعضه محكما وبعضه متشابها في سورة آل عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات اذا لابد بد ان يكون الاحكام الذي يصب به القرآن غير الاحكام الذي هو بعض القرآن وكذلك التشابه الذي يصب به كل القرآن غير التشابه الذي هو الذي يصب به بعض القرآن قال أهل العلم في الجمع بين هذا إن القرآن كله محكم بمعنى أنه أحكم وأتقن فهو متقن كله محكم كله مادة أحكم الشيء يعني أتقنه فالقرآن كله متقن ليس فيه تناقض وليس فيه اضطراب وليس فيه شيء يخل ببنائه فهو محكم بهذا المعنى كله محكم وهو متشابه أيضا بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والبلاغة والتأثير على القلب ويصدق بعضه بعضا فليس فيه تناقض وليس فيه اضطراب فهو متشابه بهذا المعنى ويبقى أن بعضه محكم وبعضه متشابها ويبقى أن بعضه محكم وبعضه متشابه عندما نتكلم على أن الإحكام بمعنى غير معنى المتشابه، فبعض آيات القرآن محكمة وبعضها متشابه، ثم اختلف العلماء في تفسير محكم المتشابه على أقوال كثيرة ذكر المولف رحمه الله بعضها. نعم. وفيه محكم ومتشابه قال القاضي المحكم المفسر. المحكم في اللغة مفعل على وزن مفعل من أحكام الشيء يعني أتقنته. أحكمته إيحكم فهو محكم ومنه بناء محكم يعني بناء ثابت والمتشابه متفاعل من الشبه والشبه والشبيه وهو ما بينه وبين غيره أمر مشترك هذا شبيه بهذا أو شبه هذا أو شبه هذا يعني بينه وبين غيره أمر مشترك فيشتبه ويلتبس فلان يشبه فلان فبينهما شيء من الاشتباه والالتباس أما معناه فذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه تفسيرات وأزود التفسيرات كما قال الطوفي وتبعه المرداوي رحمهما الله أن المحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابله مثلما قال السيوط والمحكم المتضح المعنى وما تشابه الله الذي قد علم فالمحكم المتضح المعنى هو الذي وضح معناه ها يقولون هذه أجور التعريفات كالنصوص والظواهر كالنصوص والظواهر يعني النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا والظاهر الذي يحتمل معنين هو في أحدهما أرجح فقوله تعالى الزانيه والزاني فاجللوا كل واحد منهما مئة جلدة مئة جلدة هذه نص لا تحتمل إلا مئة لا يمكن تكون أقل ولا أكثر ثم أيضا ما كان من الظواهر ما كان إطلاقه إطلاقا ظاهرا مثل اقيموا الصلاه الصلاه تستعمل هنا في حقيقتها الشرعيه وهذا هو المعنى المتبادر باعتبار الصلاح الشرعي وإن كان الصلاه تطلق في اللغه على الدعاء حملها على الدعاء في بعض المواضع في لسان الشرع مجاز يحتاج الى قرينه والأصل أن تحمل على الصلاه الشرعيه حينئذ يكون قول اقيموا الصلاه محتملا متشابها الله اكبر متشابه حتى أصل الدين ذا متشابه؟ الصلاة بقي ايه محكم عندنا لو كان الصلاة متشابه؟ لا محكم الظواهر محكمات والنصوص محكمات تفهم يفهمها كل أحد لكن المتشابه مثل المجمل أقيم الصلاة صح أن يكون متشابها باعتبار باعتبار وهو كيفية إقامة الصلاة وليس الأمر بأن نصلي هذه الصلل الشرعية لكن كيفية الإقامة نرجع فيها إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك آت الزكاة فإنها حقيقة في الزكاة الشرعية ولكننا لا ندري عن تفاصيلها من النصاب والحول والأموال الزكوية ونحو ذلك فمثل قوله واتوا حقه يوم حصاده يفسر حينئذ أو يقال فيه حينئذ انه متشابه لأننا لا ندري ما الحق الذي نؤتيه يوم حصاده قالوا فما اتضح معناه فإنه محكم وما لم يتضح معناه لاجمال أو اشتراك أو نحو ذلك فإنه متشابه وهذا أجود ما قيل في تفسيره المحكم والمتشابه إن المحكم متضح المعنى والمتشابه غير المتضح المعنى فتشتبه بعض معانيه وبعض محتملاته ببعض إما لاشتراك أو لإجمال أو نحو ذلك من أسباب الاشتباه نعم وفيه محكم الشابه قال القاضي قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين يعني كالآيات التي ظاهرها التعارض يغمض علمها على غير العلماء المحققين الراسخين مثل الرجل ذهب الابن عباس يسأل عن بعض الاشكال في القرآن الكريم وذكر آيات فهم منها هو التعارض مثل قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون وقوله ولا يكتمون الله حديثا وقالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا مثل قولي قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا فمرة قال لا ينطقون مرة قال أثبت لهم نطقا بل نطق في موابع عديدة في القرآن الكريم فهذا يغمض علمه على غير المحققين من العلماء ويفهمه الراسخون في العلم بأن يوم القيامة يوم طويل تتعدد فيه الأحوال فيوصف كل حال بما يناسبه ونحو ذلك ما يجمع به العلماء بين النصوص التي ظاهرها التعارض واذا رد المتشابه الى المحكم اتضح معناه في الغالب وهناك امور قد يغمض معرفتها لكن اصل ان المتشابه اذا رد الى المحكم عرف معناه اذا قلنا المتشابه مثل المجمل طب كيف افسر المجمل بنص يبينه طب المشترك كيف افهمه بقرينه تعين معنى من المعاني وهكذا يعني المتشابه ليس الذي لا سبيل الى معرفه معناه هناك سبيل الى معرفه معناه ولكن برده الى شيء يفسره ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا رايت او اذا رايتم الذين كان يخاطب عائشه رضي الله عنه اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم يعني في قلوبهم زيد والواجب ان يرد المتشابه للمحكم ليصير الجميع محكما نعم وقال ابن عقيل وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة وقيل الحروف المقطعة هذا هو... قول ضعيف وإن وجد في بعض كتب التفسير لكن ضعيف حروف المقطعة ليست من المتشابه والصواب فيها أن حروف المقطعة وهذا الذي لي ابن كثير وبعض كبار المفسرين قالوا إن الحروف المقطعة ليس لها معنى من حيث هي وإنما لها مغزى لها فائدة وهي التحدي يعني تحدي الله تعالى العرب بأن القرآن مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها فاتوا بحديث مثله ولهذا لا يذكر في القرآن الكريم سورة أولها حرف مقطع أو حرف مقطعة إلا وبعدها ذكر للقرآن الكريم وتنويهم بشأنه ورفعة له وتبع هذا في القرآن تجده إلا في سورة الروم ألف لام ميم غلبة الروم لكن لم يذكر القرآن وإنما ذكر ذكر شيء اخبر به القران ووقع فهو دليل على صدق القران وكذلك في سوره مريم كفايه عين صاد ذكر الله تعالى قصه لا تعرف إلا عن طريق الوحيد وما كنت لديهم مثل ما قال في آل عمران وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون فما في سورة الروم وما في سورة آل عمران من القصص الغيبي الذي لم يدركه النبي عليه الصلاة والسلام دليل على صدق القرآن الكريم ما سوى هذا فإن كل السور بعدها ذكر من الكتاب باللفظ لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم الله لا اله الا هو الحي نزل عليك الكتاب بالحق <تصفيق> واستمر اذا وصلت الى الف لامراه تلك الكتاب الحكيم تلك الكتاب المبين هذا موجود في القران الكلي صاد والقران ذي الذكر حاميم والكتاب المبين ستجد هذا في سور القران بالطرق. نعم <تصفيق> والعنكبوت لكن لن تعدم صورة العنكبوت لن تعدم أيضا أن يكون فيها ذكر للقصص وفيها ضرب للأمثال ونحو ذلك ما فيه رفعة لشأن القرآن معين القاعدة لا لا تنتقض بمثال أو بصورة ما خرجت عنه جيد يعني قلنا ثلاثة صور والصور وولت والتمثنى شيئا سلم لك أو لم يسلم لك فهذه قاعدة أغلبي شان القواعد المطلقة أنها تكون أغلبي نعم. وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص والأمثال والصحيح أن وقيل ما... المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص الأمثال أن يشبه بعضها بعضا واما, القصص وأما الأمثال فإنها قد تلتبس على فهم غير العلماء وهذا الواقع لأن الله تعالى قال في الأمثال وما يعقلها إلا العالمون فقد يغمض على معظم الناس فهذا هو الواقع وجه المثال الذي ضربه الله عز وجل ولا يعرف الا العلماء الراسخون في فهم القران الكريم نعم. والصحيح, أن بعض. والصحيح ان المتشابه ما يجب الايمان به ويحرم تاويله كايات الصفات جعل ايات الصفات المتشابه وجزم بانه يحرم تاويلها مع انه جزم من قبل بانه في القرآن بان في القران مجازا دل على ان القائل بالمجاز لا يلزم ان يقول بالتاويل هذان موضعان متتاليان مره يقول بالمجاز ومره يقول يحرم تاويل ايات الصفات وأما أن يقال أن آيات الصفات متشابهة فهي متشابهة إن أريد بذلك الكيف وليست متشابهة إن أريد بذلك حقيقة المعنى الذي يدركه كل عربي يقرأ القرآن ويفهمه على سنه لغة العرب فالتشابه واقع لا يمكن إدراكه في كيفية صفات الله عز وجل وأما في المعنى فقد يغمض على بعض الناس فيكون متشابها في حق هؤلاء لكنه ليس غامضا على أهل العلم الذين يفهمون كلام الله ويعرفون لغة العرب بهذا نكون قد تعلمنا مباحث الكتاب، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مباحث السنة. فقال الأصل، وقال والسنة عن الأصل الثاني السنة. نعم. والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. السنة لغة الطريقة والسيره. ومنها ومن من, من استملت الطريقة قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. فله أجرها أجر عمل بها ومن سنة في الإسلام سنة سيئة يعني طريق وتطلق على السيرة فلا تجزعن عن من سنة أنت سرتها يعني من سيرة أنت سرتها وسننتها هذا الاطلاق اللغوي وأما الإطلاق الاصطلاحي فإنها تطلق بعدة إطلاقات تطلق السنة على ما يقابل القرآن الكريم وتطلق السنة على ما يقابل الفرد يقال فروض الصلاة وسنن الصلاة وتطلق السنه على ما صدر عن النبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل او تقرير وتطلق السنه على ما يقابل البدعه فيقال سنه ويقال بدعه هذه كلها اطلاقات الاصطلاحيه في لسان الشرع وعلماء الشريعه واما السنه اصطلاحا هنا عند الاصوليين ف <تصفيق> عند الاصوليين يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القران لان القران نطق به النبي عليه الصلاه والسلام لكن انما ينسب الى من تكلم به ابتلاء لا الى من تكلم به بلاغا يعني انا اذا بلغتك كلاما وقلت قل فلان كذا وكذا فذهبت اليه وقلت هذا الكلام الذي قلته فلمن ينسب الكلام لي ولا للمبلغ ها للمتكلم ابتداء فالقران كلام الله لانه هو الذي ابتداه والذي تكلم به والنبي عليه الصلاه والسلام وإن نطق به فانما نطق به بلاغا وليس ابتداء لكلام فالسنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القران ولو سواء كان هذا امرا بكتابه مثل ان يامر النبي عليه الصلاه والسلام بالكتابه اكتبوا لابي شاه هذا يقال عنه ايضا من السنه وكذلك الاشاره مثل ما اشار اليهم عليه الصلاه والسلام ان اجلسوا أشار عليهم في الصلاة أن في حديث أبي بكر رضي الله عنه فهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير هو القول وإن كان يطلق على الفعل لكن هنا فرقوا حتى يكون أوضح في التعريف فجعلوا الفعل قسيما للقول وإن كان قد يصح إطلاق القول على الأفعال وصح أيضا يطلق الفعل على القول لكن هنا فرقوا حتى يكون واضحا في التقسيم فما كان قولا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس قرآنا أو, أو كان فعلا من أفعاله سواء كانت جبلية أو للتشريع أو غير ذلك أو تقريرا بأن يقول شخص قولا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل, أو يفعل فعلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمان فيبلغه ويقر النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر ذلك فان هذه من السنه التقريريه ويدلون على الجواز الا ان كان هناك شيء اقتضى عدم الكلام عدم الانكار مثل أن يكون كافرا مثلا او علم انه سبق النهي عن ذلك يعني هناك اشياء خرجت عن هذا الاصل لكن اصل ما فعل في زمانه وعلمه او في حضرته من قول من فعل او قيل من قول فانه سنه تقريريه تدل على الجواز ومثاله اكل الطب على مائده النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يأكله ولكن سكت عن اكل الصحابة ايا فدل على جواز اكله ومثاله امثله كثيرة مثاله ايضا الصحابي الذي قرأ قل هو الله احد كان يختم بها كل ركعة من ركعات الصلاة واقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ومثاله فدل ذلك انه جائز تخصيص صورة تقاوى في القرآن لا تقرأ وغيرها جائز بسنة ايه تقريري وهكذا في امثله كثيرة يذكرها العلماء التقرير مثل العزل كنا نعزل والقرآن ينزل وأشباه ذلك كثير إذن السنة ثلاثة أقسام قولية وفعلية وتقريرية يزيد المحدثون ما كان من, من الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يدخل الأصليون هنا لأنهم يريدون ما تقوم به حجة أما كون النبي على صفات خلقة خلقة شريفة وشماء معينة فإن هذا يطلق عليه سنة بالصلاح المحدثين لا بالصلاح الوصوليين نعم فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل ومقتضاه لدلالة معجز على صدقه فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل وبم... القول حجة قاطعه هذا في نفس الامر قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة قاطعه ثم إن كان السامع لهذا القول معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعه منه فإنه حجة قاطعه في حقه لا يمكن أن يرد عليه احتمال أن لا يكون قاله أو أن السند فيه إشكال أو كذا وإنما يكون حجة قاطعه فتقسيم متواتر أحد لا تقسيم بحسب ما يصل, إليه ما يصل الخبر به إلينا لا الخبر في نفس الامر الخبر في نفس الامر ليس متواترا او احادا انما دي ده تقسيم في طريق وصوله الينا باعتبار طريق الوصول الينا لكن هو نفس الكلام انا دلوقتي تكلمت كلاما سمعه واحد او سمعه ألف هل هناك فرق من حيث انه كلام انا تكلمت به لا لكن من حيث طريق وصوله الى من ينقل له هذا الكلام الذي قلته يقال متواثر ويقال احاد فمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشره فإن القول حجة قاطعه في حقه لا يمكن أن ينفك عن وجوب الاحتجاج به قال لدلالة المعجزه على صدقه يعني قوله حق عليه الصلاة والسلام وكل حق فإنه حجة يجب المصير اليه واجه كون كل حق حجة يجب المصير إليها أنه ليس بعد الحق إلا الضلال فإذا كان الأمر إما حقا وإما ضلالا واتباع الضلال حرام والمصير اليه حرام فتعين المصير الى الحق اذ لا واسطه بينهم فيكون المصير الى قول النبي صلى الله عليه وسلم حقا ويكون إيه حجة لا يجوز يكون قول حجه لا يجوز تركها او رفضها فالقول حجه قاطعه يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلاله المعجزه على صدقه هذا القول واما فيما نقل الينا من اقواله عليه الصلاه والسلام متواتره احد فهذا تقسيم سياتي بعد قليل ان شاء الله وأما الفعل فقد قسم الفقهاء الأصليون الفعل إلى أقسام على حسب ما ذكره المؤلف نعلق على كلامه نعم وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له وما هذا القسم الأول ما كان من الأفعال الجبلية التي ترجع إلى الخلقه وإلى الطبيعة لا يظهر فيها تشريع ولا قصد التقرب إلى الله عز وجل كالقيام والقعود والنوم والاكل الكلام هنا ليس في صفات صفه النوم او صفه الاكل او اذكار تقال عند النوم او اذكار تقال عند الاكل لا الكلام في نفس الفعل نفس قيامه ونفس قعوده عليه الصلاه والسلام هذا شيء جبلي يقول فلا حكم له يعني هو ليس مراد لا حكم له من المراد هنا انه مباح يعني فلا حكم له تشريعي لم يكتسب شيئا تشريعيا لكنه مباح قطع بذلك اكثر اهل العلم ولم يحكوا فيه خلاف لئلا ليس مقصودا به التشريع وليس مقصودا به التقرب الى الله عز وجل فلذلك هم قالوا فعل جبلي نسبوه الى الجبله وهي الخلقه ولكن مع ذلك لو تأثى متاس بالنبي صلى الله عليه وسلم في افعاله الجبليه لكان ذلك جائزا كما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل فانه كان يبرك ناقته حيث بركت ناقه النبي صلى الله عليه وسلم مع ان هذا شيء جبلي تبركا باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز ان يتاسى الانسان بالافعال الجبليه للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان فعله بهذا القصد فلا باس وان تركه غير متكبر ولا ليعدل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس لكنه ليس مشروع يعني ليس شيئا يشرع للإنسان إنما هو مباح فلو تأس به متأس فيه فلا بأس عليه وقيل قول آخر المساله لكنه غير مشهور وليس قويا يندب التأس به في ذلك وذكر الغزالي رحمه الله وقيل يمنع التأس به في ذلك وهو أضعف الأقراش نعم وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فليس القسم الثاني من اقسام افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس جبليا بل هو فعل يتقرب به الى الله الا انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في افعاله انها ليست خاصه به الاصل التاتي والقائل بالخصوصيه يطالب بالدليل لان الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وكذلك غضب النبي عليه الصلاه والسلام لما اخبر اصحابه بفعله فقالوا انك لست يعني انت رسول الله ونحو ذلك فقال ان اعلمكم بالله واخشاكم له انا فدل على انه يلزمهم بالاحتجاج بافعاله صلى الله عليه وسلم لكن في المواصله لما احتجوا بمواصلته قال اني لست كهيئتكم وبين لهم شيئا خاصا باني ابيت وضعمني ربي ويسقيني وكذلك في كونه آه يجوز له ان يتزوج من وهبت نفسها له قال الله تعالى خالصه لك من دون المؤمنين والف العلماء في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كتبا منها للسيوطي خصائص النبي عليه الصلاه والسلام في ثلاث مجلدات ومنها الشفاه للقاضي عياض فانه ذكر كثيرا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما ذكره الحجاوي في الاقناع فانه ذكر شيئا كثيرا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء معتنون بهذا الجانب اعتناء كبير فللنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات قال الإمام أحمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات نعم وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة, فلا شركة لغيره فيه وما فعل... لا شركة لغيره فيه لا يجوز لغيره يتأثى به فيه لا يشرع التأثى به فيه بل قد يكون حراما مثل أن يتزوج من وهبت نفسها له طب قوله الليل هل قيام الليل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم المقصود هنا وجوب قيام الليل أما المشروعية فإنه, فإنه مشروع في حق المسلمين كلهم كان واجبا في الأول ثم نسخ وجوبه على الأمة وبقي واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره الخصائص كثيرة منها المشروع من المستحب منها الواجب منها المباح خصائصه عليه الصلاة والسلام كثير نعم. العبارة مشكلة لكن تفهم كقيام الله يعني وجوبه يا هذا في كلام اهل العلم يكون العباره فيها اشكاله تفسر بالوضع نعم لو قال هذا لكان اولى بس احنا يعني لمس يمشي الكلامه كقيام الليل كوجوب قيام الليل وما فعله بيانا اما بالقول كقوله هل القسم الثالث من اقسام افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاول الجبلي عرفنا انه مباح عند الاكثر الثاني الذي من الخصائص هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتأثى به فيه الثالث ما فعله بيانا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقول فله حكم مبين في حقنا وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فواجب لوجوب البيان عليه ووجوب التبليغ فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هذه هذه إحالة لنا على الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعض هذه الصفات تكون في حقنا مستحبة لكن هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ واجبة لماذا واجبة لوجوب البيان عليه والتبليغ بلغ ما ونزي عليك من ربك أما في حقنا فبحسب حكم المبين إن كان واجبا فواجب أو مستحبا فمستحب وهكذا ولهذا مثلا قطع يد السارق من الكوع الله تعالى قال فاقطعوا والسرقه فاقطعوا ايديهما فين الكوع يا اخوان حد لي ثاني في الكوع ايه الكوع والكرسوف انما الكوع بتاعنا احنا في مصر ده اسمه مرفق وليس كوع الكوع هو هذا العظم الذي عند الرسل قالوا وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسل ما وسط وعظم يلي إبهام رجل منقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط ومن الطرائف أن رجلا قرأ في المغني من أفات أخذ العلم من الكتب هذه من الأفات قرأ في المغني أنه يغفر يديه عندما يستيقظ من النوم ليل الناقض لوضوء إلى كوعيه وهو فاهم الكوع بايه كده المثلخ اللي احنا بنسميه كوع لكنه ليس كوعا في لغة العرب ولا في القرآن واستعمالات أهل العلم الرجل يقول هو خلاص مسلم مش مش هيعترض لكن يقول طب فإنه لقدر أين باتت يده بيحاول بقي شغل مخ طب أين باتت يده الكف؟ لكن أين باتت كوعي معروف أنه درعه ما باتش في حتة ما وجوه الكمة إنما اليد متحركة صح ممكن أين باتت يده لكن هو على كل حال عد له حكم تعبدي <تصفيق> وفعل فعلا حكم تعبدي لكن هو قال بقى خليها مضطره لاخره واحنا لا نعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو قال الى الكعبه الى الكوع والعلماء فاهمون الكعبه الى الكوع فمع ان العلماء ان معرضه بالكوع ايه هذا الموضع هو العظم الذي يلي لو عند الرسغ يلي ابهامه اليد يعني تغسل الكفين وليس الذراع المهم قطع يد السارق من الكوع هذا بيان واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب في حقنا لا جزء ان تتعدى هذا ولا ان تنقص عنه لوجوب قطع يد السارق فكان البيان ايضا له حكم المبين فالحاصل انما كان بيانا فله حكم ما بين ان واجبا كان واجبا ان مستحبا كان مستحبا الى اخره الا انه في حق النبي عليه الصلاه والسلام واجب مطلقا لوجوب البيان عليه نعم وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي أو بالفعل كقوله كقطع السارق من الكوع فهو معتبر اتفاقا في حق غيره وما سوى ذلك فالتشريك وما سوى ذلك نعم ما سوى ذلك لا قبل أن نقوله ما سوى ذلك لأن هذا قسم الأخير ترك المؤلف رحمه الله قسما كان لابد من ذكره وهو ما كان مترددا بين الجبلي وغيره ما كان مترددا من الأفعال بين أن يكون جبليا وبين أن يكون مقصودا به التشريع كجلسة الاستراحه وكركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكدخوله مكة من ثنية كداء بالفتح وخروجه من ثنية كولة بالطم وكلفسه النعل السبتية فهذا مباح عند أكثر العلماء اللي هو متردد بين الجبلي وبين التشريعي مباح عند أكثر العلماء وقيل مندوب، وقال في التحبير المرداوي رحمه الله هو أظهر وأصح إن هذا مندوب إليه من شق الخلاف هنا تعارض وهذا الوضع ال... تعارض هذا الفعل يعني بين الاصل والظاهر عندنا تعارض بين الاصل والظاهر ايه الاصل وايه الظاهر الاصل عدم التشريع الاصل بقامه كان على ما كان أصل براءه الذمه والظاهر من افعال النبي عليه الصلاه والسلام إيه؟ التشريع والتقرب الى الله عز وجل فلما كان الاصل عدم التشريع وكان الظاهر التشريع حصل تعارض في نظر المجتهد المجتهد من اهل العلم فمن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات قال خلاص نحمله على الظاهر ويندب التأسي به في ذلك ومن قال إن الأصل عدم التشريع إلا بدليل فإن ثبت الدليل فإننا نأخذ به قال بل نحمله على, على الإباحة ونقول لا يندب التأسي به في ذلك ومن هنا تختلف وجهات نظر العلماء في هذه المسائلة ذكرتها كجلسة الاستراحه فلا يثئات ويقول أنا أحتاج عليك بنص كيف لا تجلس الاستراحه الذي ينظر الى جلسه الصراحه بناظره ان الغالب فيها قصد التشريع وتغلب الظاهر على الاصل سيقول هذا القول وهذا لا ينفي ان يكون غيره يرى ان الاصل فيها الجبله فعل جبلي وليس القصد به التشريع ويرد ذلك الى معان اخرى موجوده في الصلاه مثل ان يقول ليس ليس لنا في الصلاه فعل لا قول فيه الصلاة من اولى لاخرها أفعال مقترنه بايه بأقوال كل فعل في الصلاة ترفع إيدك تقول الله أكبر تتحرك تقول الله أكبر أسمع الله من الحملة تجلس تقول التشهد أو ربهم في الليبنة قائم راكع ساجد أنت متكلم في كل أفعال الصلاة هذه خارجة عن صورة الصلاة ايوه ثبت عن النبي عليه الصلاة نحن لا في الثبوت لكننا فقه هذا الحديث فالشافعية يقولون هي مشروعة المستحب والحنابلة يقولون ليست مستحب فما يجيش واحد يقوله يحتج الحنبلة بثبوتها في, فعل في صفة الصلاة فالامام أحمد يدري ذلك بل عنه رواية باستحبابه مش بس يدري بل عنه رواية باستحبابه ومع ذلك حتى لو قلنا في جلسة الاستراحة إننا سنغلب قصد التشريع على الفعل الجبلي ونقول بالنسب كما قال المرداوي فإن قاعدة الإمام أحمد في الصلاة أن يأخذ بما كان عليه غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز غيره وبهذا تفهم لماذا لا يعتمد الحنابلة كثيرا من الصفات التي جاءت بها السنة الصحيحة فيقول بعض العلماء إنها مستحبة وقل الحنابلة مباح. والمقصود من هذا المثال ليس مناقشة مثال فقه وإنما المقصود توسيع مدارك النظر إن لكم وأن العلماء لهم أنظار في فهم النصوص قولا أو فعلا قد لا يفهمها من لم يسلك سبيلهم فينكر عليهم وهو الذي ينكر عليه في حقيقة الأمر نعم وما سوى. إلا ذكرنا كم قسم أربعة الجبلي والمتردد بين الجبلي والتشريع اللي هو آخر حاجة أكرتوها الآن وما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بيانا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم هذه أربعة أقسام بقي قسم أخير اللي هو ما سوى هذه الأربعة ما سوى ذلك أي من الأقسام يعني فليس هو مختصا به وليس هو جبليا ولا مترددا بين الجبلي والتشريعي ولا هو بيانا ده بقى القسم الأخير القسم الخامس من أقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصلا قسمان قسم الخامس هذا قسماني الأول منهما ما علم حكمه من وجوب أو ندب أو إباح يعني فعل ليس جبليا ولا متردد بين الجبلي والتشريعي ولا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا بيانا وعلمنا حكمه من واجب او مستحب او مباح بان قال النبي عليه الصلاة والسلام واجب او مستحب او مباح او باي وجه من وجوه المعرفة فحكمه ما عرف من وجوب او ندب او استحباب خلاص ان عرفنا حكمه فهذا حكمه القسم الثاني ما لم يعرف حكمه فعل لا جبلي ولا متردد بين الجبل وغيره ولا من الخصائص ولا بيان ولا عرفنا حكمه فما حكمه في حقنا اختلف العلماء في ذلك وأشهر الأقوال واقواها ثلاثة أنه واجب وهو مذهبنا والثاني وقال في مذهبنا أنه مستحب والثالث التوقف فقيل التوقف بين الندب والإباحة بين الوجوب والندب والاباحه وقيل التوقف بين الوجوب والندب فقط والقول الرابع أنه مباح لكن مذهبنا الوجوب فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا لي ولا كان مترددا بين الجبلي وغيره ولا بيانا لشيء من قول بيانه النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرف له حكم معين فالواجب علينا التأثي به في ذلك ومن هنا تعرف كيف يحتج الحنابلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب وغير الحنابلة ليس هذا من خصائصنا هذا موجود عند الشافعية يعني قالوا بعض الشافعية وقالوا أيضا بعض المالكية بل هو معتمد مذهب المالكية واحتجوا على هذا القول بالعمومات فاتبعوني وأطيع الله وأطيع الرسول لقد كان لكم في رسول الله قصّة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وما أتكم الرسول فخذوه واحتجاج النبي صلى الله عليه وسلم بفعله واحتجاج الصحابة بفعله احتجاجه فعل على الناس واحتجاج الناس بفعله فالصحابة رضي الله عنهم خلعوا نعالهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه باحتجاج بالإيه بالفعل وهي حركة في الصلاة ما الذي يجعله يتحركون الأصر في الحركة أن تمنع وإن لم يكن المنع محرما لكن يعني لم يكن من على سبيل التحريم لكن اصلا لا يتحرك ما الذي يجعلهم يتحركون الاحتجاج بفعله علموا ان فعله حجه والظاهر الظاهر انهم حملوه على الوجوب والنبي عليه الصلاه والسلام فعلهم ما بالكم خلعتم نعلكم قالوا رايناك خلعتنا عليك فخلعنا نعلنا فلم ينكر عليهم الاقتداء به في الفعل وانما بين لهم وجه الخلع فدل على انه يقرم على الاقتداء بافعاله والظاهر في هذا الوجوب واظهر من هذا الدليل أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن غسل الرجل إذا جام عمرأته فاكسل ولم ينذل وكانت عائشة رضي الله عنها جالسة فقال سل هذه أو قال إني أفعله أنا وهذه ونغتسل قال أفعله أنا وهذه ونغتسل فاحتج عليه بماذا بالفعش أفعله وأغتسل أفعله أنا وعائشة ونغتسل فدل ذلك على أن وهذا وجوب غسل جنابة فاحتج عليه بمجرد الفعل لهذا حمل العلماء هذه أو مش العلماء كلهم الحنابلة على المعتمد عندهم هذه الصوره على الوجوب نعم وما سوى ذلك فالتشريع فان علم حكمه من الوجوب والاباحه وغيرهما فكذلك الاتفاق وان لم يعلم ففيه روايتان إحداهما أن حكمه الوجوب، كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب، وقول الإمام مالك أيضاً. يعني أبي حنيفة وقال الشافعية، يعني بعض الشافعية ليس كل الشافعية. وقوله، وطبعاً التساؤل في النسبة هنا كثير، وفي كتب الأصول عموما التساؤل في النسبة كثير. ينبغي للإنسان أن يحقق نسبة المذاهب إلى أصحابها من كتب كل مذهب. لكن هذا أيضاً قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. والأخرى الندب. الرواة ثانية عندنا، وقول عند الشافعية. وغيرهم أنه مستحب مندوب وليس واجبا قالوا لأن الأصل نعم نحن نسلم لكم الاقتلاء القصد فيه التشريع ولكن الأصل براءة الذمة الأصل ألا نؤثم الناس فلا نحمل أفعاله المجردة التي في هذا القسم عن الوجوب لألا نوقع الناس في الاثن من غير دليل لأنوا أنتم تقولوا الأصل التأثي والوجوب أحوط فنحن أيضا مقابلكم بأصل آخر وهو إيه براءة ذمة المكلف فلا أشغل ذمته بإثم أو بتأثيم إلا بدليل واضح وليس عندي دليل واضح فهذه وجهة من قال إنه على الند نعم لثبوت الرجحان الفعل دون المنع من يقول أما كونه مندوبا فلأن الفعل رجح جانب المشروعين وأما الاقتصار على الند وعدم الارتفاع الى الوجوب فلأن الأصل براءة الذمة من الإثم يعني براءة الذمة من الإثم جعلته غير واجب طب ليه مندوب قال لأن الفعل دنا على الرجح يمحتج بأمرين الفعل نفسه رجح جانب الفعل على الترك فصار ايه؟ مشتركا بين الوجوب والند ما ترجح فعله على تركه هذا مشترك بين أمرين وجوب وند ليه أحمل على الندب وليس على الوجوب لأن الأصل برأة تتم فاقتصروا على الندب والقول الثالث الإباحة هو أيضا قول عندنا وتوقف المعتزلة وهلوية عن الامام أحمد ثم الوقف هذا اصلا مذهبان يعني الوقف نفسه هو مذهب فيه تفسيران او فيه رايان انه وقف عن الوقف بين الوجوب والند يعني اما واجب وإما مندوب ولا اجزم بواحد منهم او هو وقف بين الوجوب والندب والإباحة ولا اجزم بواحد من الثلاث فان قلت ما الفرق بين الوقف والإباحة القائل بالإباحة جازم بالإباحة المتوقف لا يجزم بشيء فلا ينسب اليه إباحة ولا غيرها إذا قلت يباح كذا فأنا جازم بالمباح إذا قلت أنا متوقف يعني أجوز أن يكون واجبا أجوز أن يكون مستحبا أجوز أن يكون مباحا فلا ينسب الي جزم بشيء وإنما ينسب الي الوقف قال والوجوب أحوط وهذا المذهب أن الوجوب هو حكم هذا القسم وأما تقريره وهو ترك الإنكار على فعل فاعل فإن علم علة ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له وإلا دل على الجواز فعرفنا من أقسام السنة النبوية الشريفة القول والفعل وبقي الكلام على التقرير وعرفنا أن التقرير حجة أيضا والتقرير هو ترك الانكار قال رحمه الله وهو ترك الانكار على فعل فاعل يعني او قول قائل على فعل فاعل او قول قائل فعل او قيله بحضره النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو شاهد او في زمنه صلى الله عليه وسلم من غير كافر وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عالم بهذا الفعل او بهذا القول فاما ان يفعل في حضرته وإما أن يفعل في زمانه ونعلم أنه علم به ويكون هذا الفعل من غير كافر يعني مثلا شرب أهل الكتاب للخمر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بعد تحريم الخمر على المسلمين لا يقال إنه سنة تقريرية يجوز شرب الخمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن شرب اليهود والنصارى الخمر أو اليهود الخمر لا ليس هذا من السنه التقريريه لانه اقرهم هذا مقتضى العقد الذي بيننا بينهم ان نتركهم وما يتدينون به من غير ان يظهروا ذلك في بلاد المسلمين فلذلك استثنوا الكافر قالوا من غير كافر فان علم عله ذلك كذميه على فطره رمضان يعني اقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذميه على افطاره في رمضان بدون ان يجهر به ولكن يعلم انه يفطر ومع ذلك لم يمكن عليه فإن هذا ليس من السنة التقريري فلا حكم له وإلا دل على الجواز يعني وإلا يعني علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد ذلك أو حصل هذا في حضرته أو علم به والفاعل غير كافر فإن ذلك يدل على جواز هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أخذ, أخذ عليه أن يبين للناس وأن يأمر بالمعروف على المنكر قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتا والله يعصمك من الناس والواجب إنكار المنكر فلو كان هناك منكر فلابد أن النبي عليه الصلاة والسلام ينكره ولقوله تعالى يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث واحتج الصحابة رضي الله عنهم بسكوت النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره مثل أكل الضب ومثل العزل كنا نعزل القرآن ينزل كما قال انس رضي الله عنه وإلا دلنا على الجواز نعم ثم العالم بذلك هذا انتقال من المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الخبر من حيث وصوله إلينا إما ان يصل إلينا بتواتر أو بأحد يعني السنة من حيث وصولها إلى غير من شهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم العالم بذلك منه بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير فقاطع به وغيره انما يصل اليه بطريق الخبر عن المباشر فتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه لان الخبر يدخله الصدق والكذب ولا سبيل الى القطع في صدقه لعدم المباشره والخبر ينقسم يقول و... ثم العالم بذلك منه صلى الله عليه وسلم بالمباشره اما بسماع سمع القول من النبي صلى الله عليه وسلم بسماع القول او رؤيه الفعل او التقدير فهذا قاطع به لانه شهد النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه راى افعاله راى تقريره فهذا لا يتأتى في حقه التقسيم الى متواتر واحد بل هو قاطع به ويكون حجه عليه وغيره يعني غير الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم انما يصل اليه الخبر بطريق النقل نقل طائفة عن طائفة او واحد عن واحد بطريق الخبر عن المباشر فيتفاوت في بقطعيته بتفاوت طريقه لان الخبر يدخل الصدق والكذب ولا سبيل الى القطع بصدقه لعدم المباشرة يعني لا يمكن ان نقول ان كل الاخبار صادقة لان الخبر هو ما يدخل الصدق والكذب لذاته قلنا لذاته لنخرج الخبر الذي نقطع بكذب المخبر به لقرينة الخارجية أو نقطع بصدق المخبر به لقرينة الخارجية غير نفس الخبر فقول أنا رسول الله هذا خبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب إن قاله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإنه خبر صادق إن قاله مسلم الكذاب فإنه خبر كذب لهذا قلنا لذاته لنخرج ما كان بأمر خارجي جذبنا فيه بصدق أو جذبنا فيه بكذب أما من حيث الخبر يعني النظر إليه في ذاته لا بالنظر إلى أمر خارجي أو قرينه أو غير ذلك فإنه يحتمل الصدق والكذب حينئذ لا يمكن أن نقول أن كل الأخبار على درجة واحد بل منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني هل في الأخبار التي هي أخبار صادقة وصلت يعني يغلب على الظن أو وصلت إلينا بطريق صحيح وأما الأخبار الكاذبة التي علمنا كذبها او التي غلب على ظننا كذبها فانها لا يحتج بها ولكن الكلام هنا فيما نقل الينا بطريق التواتر فهذا قطع وثابت لا اشكال في ذلك وبطريق الآحاد ايضا اي الذي وصل الينا بطريق مقبول صحيحا كان صحيحا كان او حسنا يعني وصل الينا بطريق قبله اهل العلم وربما كان الخبر ضعيفا ولكن يحتج به لقراء عند اهل العلم تقوي معناه من قول صحابي او فتية صحابي او تابعي او اجماع او قياس او نحوه من الادلة كما هم بينهم في موضعه قال والخبر ينقسم الى ثواتر واحد عن الخبر التقسيم العام نقول اما ان يكون الخبر له طرق بلا عدد معين او ما حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد كم قسم هذه؟ كم قسم اربعة اقسم الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او ما حصر عدد محصوف لكن بما فوق الاثنين يعني ثلاثة فاكثر او بهما يعني بالاثنين او بواحد فالاول المتواسر اللي هو ايه بغير محصور بعدد معين والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيش والثالث العزيز والرابع الغريب وكلها سوى الاول احد كذلك قال حفظ ابن حجر رحمه الله في نفبة الفكر المتواتر والأحد لحد ثلاثة أقسام مشهور وعزيز وغريب ما نقل إلينا من غير حصر بعدد معين ووجدت فيه شروط جعلته مما يقفع بصدقه وتحيل العادة أن يتوافق المخبرون فيه عن الكذب سأذكر شروطه هذا هو المتواتر ما كان محصورا بعدد فوق الاثنين ثلاثة اربعه خمسة ستة ولكنه لم يبلغ مبلغ التواتر فهذا احد لكنه مشهور وطبعا اقوى من مما دونه ويسمى المستفيض على راس والثالث اللي هو اثنين من اقل طريق اثنين فانه عزيز والرابع غريب فالتواتر اخبار جماعي الاخرى مشتق... المتواتر لغة مشتق من التواتر والتواتر ترادف الاشياء المتعاثبة واحدا بعد واحد وبينها فترة ولهذا قال الله تعالى ثم ارسلنا رسولنا تترى يعني واحدا بعد واحد وبين كل رسول رسول فترة ويقولون تواترت الابر والقطى اي جاء بعضها على اثر بعض ولكن ليس دفعة واحدة ولكن واحدا بعد واحد عرفه بقول إخبار جماعة لا يمكن تواطرهم على الكذب المتواثر في الصلاح أهل العلم منه اللفظي ومنه المعنوي والتواتر هنا التواثر اللفظ وهو ما يكون مستقرا تعريف الذي أذكر هذا موجود في معناه في كتب الأصول ولكن اللفظ هنا للسخاوي في فتح المغيث قال هو ما يكون مستقرا في جميع طبقاته أنه من الابتداء, من الابتداء إلى الانتهاء ورد عن جماعة غير محصورين في عدد معين ولا صفة مخصوصة بل بحيث يرتقون الى حد تحيل العادة معه تواطؤهم على الكذب او وقوع الغلط منهم اتفاقا من غير قصد مع كون مستند انتهائه الحس من مشاهدة او سماع فلابد أن يكون العدد عددا كبيرا غير محصور في حد معين لأن بعض العلماء قال وبعضهم قال وبعضهم قال وبعضهم قال 40 اقوال كثيره وكل هذه الاقوال لا دليل عليها ولكن الصحيح ان انه, أنه لا بد من عدد تحيل العاده تواطؤهم على الكذب وهذا يختلف باختلاف المخبرين وباختلاف الخبر فانه لو اخبرني اربعه من اوثق الناس واضبطهم عندي بخبر وقالوا اننا رايناه باعيننا أو سمعناه باذاننا ولم يكن في مكان في وقت واحد أو في مكان واحد بل هناك قراء تجعلني أجزم بصدق هؤلاء فإن هذا متوتر وربما لو أخبرني بنفس الخبر عشرون لا يقع في نفسي من التصديق ما يقع فيها من تصديق هؤلاء الأربعة فالمسألة تختلف من خبر إلى خبر ومن مخبر إلى مخبر لكن متى حصل العلم بخبري عدد كبير غير محصور في عدد معين لا نحدد له عدد معين غير محصور مش معناه لا نهائي لا معناه انه غير محدد بحد لا يقل عنه يعني مثلا لا نقول أربعة ولا 10 ولا عشرين ولا أربعين ولا غير ذلك الاقوال التي حددت فيها اعداد معينه ليس الامر كذلك المقصود ان يكون العدد كثيرا لا نحصره في شيء معين وتحيل العاده تواطؤ هؤلاء على الكذب ويسندونه الى شيء محسوس من رؤية او سماع ولهذا قالوا شروطه ثلاثة اسناده الى محسوس كسمعته او رأيت لا الى اعتقاد يعني لا الخبر المتواتر لا يكون خبرا عقليا ما كان عن معقول يعني عن دليل عقلي لا يكون متواترا لانه يجوز عند السامع الغلط فيه والغلط في الاعتقادات واقع وامم امم يعني ملايين ومليارات اعتقاداتها باطلة فلا نقول ان اخبارها متواترة لأنها أخبار لم تستند إلى حس ولم تستند إلى لم تستند إلى حس عن نظر أو سماع فعلم المخبرين إذا كان نظريا إذا كان عقليا إذا كان عن دليل عقلي أو استنباط أو غير ذلك فإنه لا يفيد العلم الضروري لا يكون متواترا قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا لكن لا يكون متواترا ولو قلنا إنه يصير متواترا لكان الفرع أقوى من الأصل إذا كان الأصل اللي هو النظر غير قطعي فكيف يكون الفرع الذي هو الخبر اقوى من اصله ولهذا انظر كيف جزم الانصار بوقوع تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وشاع هذا الخبر في المدينة وسال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اطلقت نساءك قال له: مع إن الخبر شاع وانتشر للنبي عليه وسلم لما اعتزل نساءه طلقهن هم استنبطوها. فهموا ان الاعتزال في مكان في حجرة ولا يدخل على نسائه هم فهمون هو طلقهم والخبر شاع وانتشر في عدد كبير يخبر بهذا شاع هذا الخبر في المدينه ومع هذا لم يكن صحيحا وكذلك حادثة الافت تولى كبرها الله بن مبي وشاع الخبر وانتشر في طائفة عدده ليس قليل ومع ذلك كان كذبا محضا فلا بد من الاستناد الى شيء محسوس يقول المخبر في كل الطبقات في كل طبقة من الطبقات سمعت او رأيت فان كان بعض امرأة او سامع والاخرون لم يروا ولم يسمعوا لم يكن خبرا متواترا فلا يفيد العلم الضروري او فلا يفيد العلم وسنذكر الخلافة في العلم الضروري او نظري الشرط الاول اذا الاستناد الى محسوس من سماع او رؤية لا الى اعتقاد الثاني واستواء الطرفين والواسطة في شرطه يعني لا بد ان تكون اول المخبرين واخرهم وما كان في الوسط من الطبقات كلها موجود فيها هذه الشروط عدد كبير غير محصور تحيل العادة تتوضعوا على الكذب واسندوه الى شيء محسوس والعدد يعني والشرط الثالث العدد يكون العدد موجودا في كل الطبقات لا بد من العدد فقيل اقله اثنان وقيل اربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك كل هذه الاصال ضعيفة لا دليل عليها وإنما المرجع في ذلك إلى الاستناد إلى ما تحيد العادة تواطؤهم فيه على الكذب من لطيف عبارات امام الحرمين رحمه الله في عدم الاحتجاج بالخبر ولو كان المخبرون كثيرين أخبروا عن شيء معقول وليس عن شيء محسوس مش عدم الاحتجاج لكن كونه ليس لا يفيد العلم يعني ليس متواترا قال ان النظر مضطرب العقول ولهذا يتصور الخلاف فيه نفيا واثباتا فلا يستقل بجميع وجوه النظر عاقل والعقلاء ينقسمون الى راكن في الدعاه والهوينا من برحاء كد النظر يعني من مشقه كد النظر يعني بيكبر دماغ واحد عاد مكبر دماغ هذا من العقلاء ليس مجنونا لكنه كبر دماغ فلا يكد نظره ولا يدقق ولا ينظر في الأمور وليس عنده سبر ولا تقسيم ولا استقراء لكن كيفما اتفق من أول وأهل كده ومادئ الرأي يحكم هل هذا مجنون ولا عاقل عاقل وقد يخبر ولك والله حصل كذا بناء على استنباطه أو يسمع ويفهم على خلاف ما أراد المتكلم شوف حتى هذا السمع ربما لا يكون نقل فيه صحيحا فالعقاء قسمون إلى راكن في الدعة والهوين من برحاء كد النظر وإلى ناظر ثم النظر ده اللي هو الفكر الذي يفيد العلم الفكر. وتحرك النفس من المبادئ الى الغايات ورجوعها منها اليها وكد ذهن ونظر وتدبر وتأمل ولكن مع ذلك ينق... ثم, النظراء... ثم النظار ينقسمون ويتحذبون احزابا لا تنضبط على اقدار القرائح في انتهاء ذكائها واتقادها وبلادتها واقتصادها يعني حتى النظار منهم الذكي ومنهم الغبي منهم الذي يفهم لأول واهل منه الذي لا يفهم سريعا فربما كان الجالسون أذكياء فيصدقون بالقرائن التي لا يتنبه لها غيرهم ممن لم يكن مثلهم في الذكاء فيكون خبرهم القطعدة عندهم مبنيا على, على استنباط عقل ونظر وليس لمجرد الإخبار فالنظار قد ينقسمون في فهم الشيء او في الاستنباط السريع منه وربما يجزم الذكي بما لا يجزم به الف من الاغبياء ويكون الحق مع الذكي لكن لا نستطيع نقول ان, إن المتواصل يفيد العلم القطعي ومن اعظم اسباب اختلافهم اعتراض القواطع والموانع قبل استكمال النظر فلا يتضمن اخبار المخبرين في مجال النظر صدقا ولا كذبا اي فلا بد من ده كله بيقوله عشان يقولك فلا بد من الاستناد الى شيء محسوس لكنها عبارات عالية قال المؤلف رحمه الله والصحيح لا ينحصر في عدد لا ينحصر حد التواتر العدد المخبر في كل الطبقات في عدد معين بل متى اخبروا واحدا بعد واحد واحدا بعد واحد عشان احنا متواثر هذا الاشتقاط اصلا ان يكون واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة الى حد لا يمكن تواطؤهم عن الكذب متى حصل هذا حصل القطع بقولهم فمتى حصل العلم عن اخبار المخبرين كان متواترا وهذا يحصل تاره بكثره المخبرين وتاره بجلاله قدر المخبرين وان لم يكن عددهم عددا كبيرا جدا وتاره بقراء تختف بالخبر وغير ذلك مما هو معروف في موضعه ثم قال وكذلك يحصل بدون عداله الروات واسلامهم لقطعنا بوجود مصر الرجل في العراق في بغداد ربما لم يذهب مصر في حياته لكن يعلم أن في مصر ونحن نعلم أن في أوروبا قلت أوروبا صح ومننا ما لم يذهب إليها أكثرنا ما لم يذهب ونعلم أن في بلد اسمها الصومال وما عشان نأخذ أمر مصر وعلم من سمع هذه التسجيلات أنه في بلد اسمها المنوفية ممكن أن تكون معرفها ما شفاش قبل كده لكن خلاص ويرزم أنه في المنوفية وهكذا أنت تجزم بوجود بلاد لم ترها ولم تسمعها لمجرد إخبار الناس بها وهذا الخبر تحيل العادة أن يتلطأ فيه مخبرون على الكذب قد يكون المخبرون كفارا قد يكونون قد يكون المخبرون كفارا قد يكونون فساقا لا تشترط العدالة النظر هنا إلى هذه الشرطة التي ذكرناها عدد كبير يحي... تحيل عادة التواطن على الكذب أسندوه إلى شيء محسوس وجود هذا كل الطبقات أفاد هذا الشيء العلم فهذا متواتر لا نظر بعد ذلك إلى إسلام المخبرين ولا كفرهم ولا عدلاتهم ولا فسقهم ولا شيء من ذلك وكذلك يحصل بدون الرواة لقطعنا بوجود مصر يعني لأن حصول العلم هو ما ذكرناه التي تحيل فيه معها التواطن على الكذب والاستداد الى شيء محسوس دي ويحصل ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي والعلم الحاصل وحص. به ويحصل العلم به يعني بالتواثل العلم هو الجزم اليقين يعني لا يحدث لك ظنا بل يحدث لك علما يقينا جازما صفة لم يزم تصف بها تميذا جازما مطابقا للواقع عن دليل هذا الدليل هنا هو الخبر المتواتر واختلف العلماء هل العلم الحاصل به ضروري يعني لا يتوقف على نظر واستدلال ولا هو علم نظري يتوقف على نظر واستدلال فالصحيح عندنا في المذهب ان هذا العلم علم ضروري وهو قول اكثر العلماء وقيل انه علم نظري افترى ابو الخطاب قال الطوفي رحمه الله والخلاف لفظي الخلاف في هذا العلم ضروري نظري لفظي قال وذلك لأن القائل بأنه ضروري لا ينازع في توقفي على النظر في المقدمات المذكوره إن هل هذا عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب واستند إلى شيء محسوس فبناء على هذه المقدمات يقول إيه هذا خبر متواتر وأنا جازم بما أخبروني به هناك مقدمات ليتحقق شروط التواثر ثم بعد ذلك يجزم الإنسان فالقائل بأنه ضروري لا ينفي هذا لا ينازع في توقف العلم على هذه المقدمات والقائل بأنه نظري لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به لكن بعد إيه بعد النظر في المقدمات وإذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على ما يقوله في حكم هذا العلم وصفته لم يبق النزاع بينهما إلا في اللفظ وهو أن الأول ثمة ما يضطر العقل إلى التصديق به وإن توقف على مقدمات النظرية ضروريا سماه ضروريا والثاني سمى ما توقف على النظر في المقدمات وان كانت فطرية بينة نظريا وخصى الضرورية بالبديه وهو الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه كقولنا الواحد نصف نصف الاثنين فان من تصور حقيقة الواحد وتصور حقيقة الاثنين حصل له العلم بان الواحد نصف الاثنين فالحاصل ان الخلاف في هذا خلاف لصدي على ما اختار الطوف هو قول نجيه لانه لم يتورد الخلاف على محل واحد نعم والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند ابي الخطاب وما افاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة افاده في غيرها او لشخص اخر نعم يقول اذا فرض ان شخص شخصا من الاشخاص اخبر بخبر متواتر وكان مرجع جذمه بهذا المخبر به هو التواتر الذي وجدت فيه الشروط وليس القرائن الخارجيه وإنما نفس الخبر فما حصل العلم لهذا الشخص لا بد أن يحصله لشخص آخر لأن المناط هنا هو إيه؟ كونه متواترا فلا بد من التماثل في ذلك وكذلك إذا كان المخبر طائفة المخبر طائفة وليس شخصا واحدا فالعلم الحاصل ما أفاد العلم في واقعة وجب ان يفيد يعني جواب الشرط ما افاد العلم في واقعة الجواب وجب ان يفيده في كل واقعة غيره لان النظر هنا الى نفس الخبر طيب ولشخص يعني وما افاد العلم لشخص وجب الجواب وجب ان يفيده لكل شخص اذا شاركه في سماع ذلك الخبر لكن الكلام له حالتان لا بد من التفريق انه اما ان يكون مع تجرد الخبر عن القرائن واما ان لا يكون مع ذلك يعني يكون الخبر فيه قرائن فان كان الان الحاله التي الخبر فيها متجرد عن القرائن وإنما الجزم لمجرد الخبر فلا شك أن ما أفال العلم لواحد أفاله لاخر وإن تفاوت الدرجة العلم ربما كان علم يقين وعين يقين وحق يقين مثل ما في القرآن الكريم والعلوم تتفاوت حتى العلم يتفاوت فيما في درجاته فاليقين ليس واحدا وإن كان فيه قدر مشترك لكن المقصود هنا أنه حصل العلم فما حصل العلم لشخص بمجرده بلا قرائن حصله لشخص, لشخص اخر وما حصله في واقعة بلا قرائن حصله في كل واقعة غيرها لان, المثل لأن المثلين حكمهما واحد واما الحاله الثاني ان كان مع القرائن فلا يلزم ان ما حصل العلم في هذه الواقعة يحصله في اخرى لجواز اختلاف القرائن فقد يكون احدها مختصا بقرينة اقوى من الاخر فيكون معه جزم والثاني ليس معه جزم لهذا قال رحمه الله دون قرينه وهذا تحرير جيد لمحل النزاع وما افاد العلم, العلم في وقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر وأما مع القرينة فلا يلزم أن يفيد كل شخص أو في كل واقع ثم انتقل رحمه الله إلى البحث في الآحاد وهو ما ليس متواترا سواء كان مشهورا أو كان عزيزا أو كان غريبا يعني ما لم يتواتر هو أحد نعم والأحد ما لم يتواتر والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين وهو قول الأكثرين ومتأخر أصحابنا والأخرى بلا، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي فإن لم يكن قرينة أو عرضه خبر آخر فليس كذلك وقد أنكر كوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله وقال أبو الخطاب يقتضيه والأكثرون لا يمتنع فأما سمعا فيجب عند الجمهور وخالف أكثر القدرية وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك طيب ما لم يتواتر فهو احد والاحد ليس كالمتواتر في افادته العلم لان المتواتر يجعل المخبر جازما بالخبر قاطعا به اما ضروريا او نظريا كما سبق اما خبر الواحد فهل يفيد العلم هل يحصل العلم هذه المساله مساله كبيره وتحتاج الى فهم جيد لكلام اهل العلم فيها وانا ساجمل لكم بقدر الامكان الكلام حتى نحسن فهم هذه المسألة اختلف الأصوليون والعلماء عموما في إفادة خبر الواحد العلم على ثلاثة أقوال القول الأول إن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا لا مع قراء ولا مع غير القراء يعني لا مجردا ولا مع القراء لا يفيد العلم مطلقا طيب ماذا يفيد كلام طبعا في الخبر الصحيح اللي هو المقبول صحيح كان او حسنا قال يفيد الظن فقط لا يفيد الا الظن وهذا مذهب اكثر الاصوليين وروي عن الامام احمد جرى يعني الإمام أحمد واختاره بعض الحنابل واختاره القاضي ابو بکر الباقلاني ونسبه الامام النووي وجماعة الى اكثر اهل الاصول واختاره ابن السك في رفع الحاجب باي قول خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا لا بقرينه ولا بغير قرينه قول الواحد هو خبر الاحد يعني المراد هنا خبر الواحد قول الثاني ان خبر الواحد الصحيح يفيد العلم بمجرده يعني لا نتوقف على القرينه اي خبر صحيح والصحيح هنا اعم من الصحيح الصلاح يعني صحيحا كان او حسنا اي خبر مقبول جاءنا بطريق مرضي فإنه يفيد العلم هذا القول الايه؟ الثاني وهو مذهب الظاهري ومذهب طائفة من المحدثين وبعض المالكيه كالإمام ابن خويز من داد وحكاه عن الإمام مالك وروي عن الإمام أحمد وأوله محقق أصحابه بما يرجع للقول الثالث الذي سنذكره في شناعة كبيرة جدا تشنع على هذا القول سندفعها بعد قليل في شناعه كبيره جدا تشنع هذا القول الذي لا نقول به ولكن الدفاع عن اهل العلم وبيان كيف قالوا هذه الاقوال واجب لئلا ينسب الى العلماء شيء لا يليق بمقامهم القول الثالث ان خبر الواحد يفيد العلم اذا احتف بالقرائن او احتفت به القرائن والا فلا يفيد الا الظن وهذا هو الصحيح في هذه المساله وهو مذهب كثير من الاصولين وهو الصحيح في مذهب الحنابل واختاره امام الحرمين ابو معاني الجوين واختاره المظفر بن السمعان واختاره الغزالي وابن برهان والرازي واتباع الرازي لما صاحب الحاصل والتحصيل والبيضاو في المنهاج كل من تبع الرازي عليها والامدي والموفق ابن قدامي وابن الحاجب والقرافي وابن تيميه وابن القيم والصفي الهندي وابن السبكي في الإبهاج وجمع الجوامع والحافظ ابن حجر وكثير من أهل العلم يبقى كم قول في هذه المساله ثلاثة أقوال والصحيح أن خبر الواحد المحفوظ بالقرائن يفيد العلم لأن القرائن تفيد العلم وإن لم يكن هناك خبر قد يجزم الانسان بشيء بقرينة وان لم يكن هناك خبر انت تمر الان في الطريق فوجدت نساء يلطمن خدودهن ويشققن جيوبهن ويلبسن السواد والكراسي مفروشة امام البيت والناس اعدم وما حدش قالك ان في ميت ما الذي يقع في قلبك في ميت ولو انت قلت لا ده ممكن يكون فرح ونحن نجيب شربات؟ ما رايك تبقى مجنون ولا مش مجنون صح مختل يعني كل اصلي مش واحدة بتصوط ممكن يكون جوزها ضربها ممكن يكون بتمثل ده واحدة لكي ما يكون عدد من النساء يصرخنا وكلهن يضربنا وجوهن ودي حاجات محرمة ماشي بس هتفيدنا علم ومشاكل كدهنا بتحصل فهذا لا شك أنه يفيدنا بدون أن يخبرنا أحد أن هذا البيت فيه ميت فالقرائن تفيد بدون خبر كون بعض صور الآحاد لا تفيد العلم لا ينافي أن بعضها يفيد العلم إذا كان هناك قرائن، لكنه ينافي أن نقول أن كل خبر واحد يفيد العلم هذا محاس لأن من, من الآحاد ما هو كذب ومنها ما فيه وهم ومنها ما لا يحدث لنا إلا ظنا لا يمكن أن يكابر الإنسان نفسه ويقول انه أثان العلم فلا يصح أن يقال أن كل خبر واحد يفيد العلم لكن القرائن تختلف بحسب اختلاف الأخبار والوقائع والأحوال والأشخاص ولا تنضبط بعبارة ولا حصر لها بالنسبة لجميع الأحاديث ولكن لكل حديث قرائن تحتف به يستدل بها على إفادته العلم فمتى ثبتت قرائن الصدق وسكنت النفس الى الخبر وانتفت احتمالات الكذب والخطا فيه ثبت العلم به بقي ان يقال الذين قالوا ان كل خبر واحد يفيد العلم ذو عقلاء ولا مش عقلاء عقلاء بس العقل يجزم بانه ليس كل ما اخبرك انسان بخبر ليس كل ما اخبرك انسان بخبر تقول انه صادف مستحيل لا, شيء لا يمكن ان يقول به العقل وإلا لا يقع كذب في الدنيا فما فيش عاقل يقول الكلام ده فكيف نفهم كلام هؤلاء العلماء النزاع ليس في مطلق الخبر فان مطلق الخبر يحتمل الصدق والكذب ولا يقول عاقل ان كل خبر واحد يفيد العلم فمن قال ان مذهب هؤلاء مخالف للعقل ظالم له تخالفهم ماشي تضعف خلفهم ماشي لكن لا تتهمهم بأنهم كابروا وخالفوا العقول لا لهم حجة لم يحهم حولها عامة من رد عليهم بل راحوا يناقشونهم في الخبر من حيث هو والقوم يتكلمون في كلام آخر يتكلمون في الخبر الصحيح الواجب العمل به شرعا خبر الواحد الصحيح وليس كل خبر معظم من يرد على هذا القول يذهب إلى مناقشة الخبر من حيث هو خبر ويشنع. مع أن هؤلاء لا يريدون هذا وإنما يريدون الخبر الشرعي الصحيح يقولون يفيد العلم فإذا نظرت في معظم أدلة من يقول إن خبر الواحد لا يفيد العلم وجدتها منصب على خبر الواحد حيث هو لا خبر الواحد الشرعي ممن نبع على ما أقوله العلامة شيخ الإسلام بن كيمية قال فإن أحدا من العقلاء لم يقل ان خبر كل واحد يفيد العلم وبحث كثير من الناس انما هو في رد هذا القول ظلموهم بحثون في تخيلوا ان في بني ادم يقول اللي بيرد تخيلوا كده ان في واحد بيقول ان كل خبر واحد يفيد العلم وبدأوا يشنعون ويردون وليس هذا موجودا في الدنيا لم يقل به احد من العقلاء ثم قال ابن عبد البر الذي نط... ثم رأخذ قول ابن عبد البر الذي نقول به انه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والاربعه سواء اذا شهد اربعه بالزنا نقيم الحد ولا لا نقيم الحد نقيم حد هذا يكون رجما ويموت به الانسان كيف تستحل قتل انسان الا بيقين مع ان في العقل يجوز ان يكون الاربعه كاذبين ولا لا يجوز لكن لو قال قال لا ابني على ذلك يقينا ولا ابني على ذلك قتل انسان بشهادة اربعه شهود ربما تواطؤوا على الكذب يبقى رد حكم الله في هذه المساله وقد يكفر بذلك لانه عارض حكم الله عز وجل وعلى ذلك اكثر اهل الفقه والنظر والاثر على خبر الواحد يجب العمل دون العلم وكلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات ونص عليها لان هي دي مشكله دي حكايه اجماع بنقولها دي ابن عبد البر المالكي المتوفى سنه كام 400 وكام 56 هجريا صح هذا ظني 463 زي الخطيب البغدادي نعم 463 هجريا المغربي الاندلسي لا له علاقة بالحنابلة ولا بابن ثيمية ولا بالسلفية طعب ابن ثيمية ولا اي حاجة يحكي الاجماع عن اهل الفقه والنظر والاثر انهم يقبلون خبر الواحد في ماذا في الاعتقادات قال ويعادي ويوالي عليها كلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا لأنه لم يخلف في العمل به في الفقه وفي الأحكام إلا شذوذ من القدرية والمعتزلة وأهل البدع لكن بعض أو كثير من المتكلمين مش بعض أكثر المتكلمين قالوا لا نحتاج بخبر الواحد في الاعتقادات وإنما نحتج به في العمليات وهذه بدعه وضلالة لان اهل السنه يوالون ويعادون على خبر الواحد وما افاده اذا كان صحيحا في الاعتقادات ويبنون اعتقادهم عليه ثم قال هذا الاجماع الذي ذكره شيخ ابن عقب على ابن عبد البر وكلام ابن عبد البر اللي من اراد ان يراجعه في التمهيد الجزء الاول على صفحه 8 قال شيخ الإسلام هذا الإجمع الذي ذكر في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول إنه يجب العلم وإلا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل شرعا ودين نوال عليه ويعادا وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل أما التفسيق فلا إشكال فيه من رد خبر الواحد في العقيدة فهو فاسق لا إشكال في هذا لكن من رده هل يكفر؟ اختلف العلماء في ذلك إذا وجه التفريق الذي جعل هؤلاء يقولون أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا قال والفرق بين الشهد الذي يشهد بقضية معينه وبين المخبر عن الرسول بشرع يجب على جميع الأمة العمل به بين هذا لو قدر أنه كذب على الرسول لو فرض أن خبر الواحد الصحيح الذي نقل إلينا نقلا صحيحا كذب فيه المخبر في نفس الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر ما يدل على كذبه للازم من ذلك إضلال الخلق لأنه خبر صحيح ظاهر صحة وهو في نفس الامر كذب وليس عندنا ما يدل على كذبه يبقى لا اضلال ولا مش اضلال والكلام إنما هو في الخبر الذي يجب قبوله شرعا وما يجب قبوله شرعا لا يكون باطلا في نفس الامر وهكذا يجب أن يقال في القياس والعموم شيخ لتان بيقول لك افهم المعنى وأنت تقول بهذا كله خبر واحد كذلك والقياس كذلك القياس الصحيح وكذلك العموم إن كل دليل يجب اتباعه كذا يقال إن كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا إذا القياس إذا سلم من المعارضات فهو حق يجب اتباع وكذلك العموم إذا سلم من التخصيص يجب الأخذ به على عموم وهكذا ويكون مدلول ثابتا في نفس الأمر والله تعالى لم يأمرن باتباع ما ليس بحق والمجتهد عليها أن يعمل بأقوى الدليلين وهذا عمل بالعلم فإن رجحان الدليل مما يمكن العلم به ولا يجوز أن يتكافأ دليل الحق والباطل أصلا فأما إذا اعتقد ما ليس براجح راجحا فهذا خطأ منه فأما تقسيم الادله إلى قطعي وظني فليس هو تقسيما باعتبار صفاتها في أنفسها بل باعتبار اعتقاد المعتقدين فيه لكن هو الدليل في نفسه لا ينقسم إلى قطع وظني وإنما ينقسم بحسب اعتقادي المستدل أو الناظر وهذا مما يختلف باختلاف المستدلين فقد يكون قطعيا عند هذا ما ليس قطعيا عند هذا وبالعكس وأما كون الدليل مستلزما لمدلوله او مرجحا لمدلوله فهو صفة له في نفسه مثل كون العلة قد تكون تامة مجبة للمعلول وقد تكون مقتضية يتخلف عنها المعلول لفرات شرط او وجود مانع الى اخر كلامه النفيس ثم قال ويدخل في هذا الواحد العدل الذي اوجب الله على المسلمين العمل به خبر واحد عدل خبر صحيح عند اهل العلم ليس فيه ما يضاعفه لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى هل يجوز ان يكون في نفس الامر كاذبا او مخطئا ولا ينصب الله دليلا يوجب العدول عن العمل به الجواب ايه لا لأن هذا اضلال للخلق ومن قال إنه يجب العلم يقول لا يجوز ذلك بل متى ثبتت الشروط المجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر وعلى هذا تنازع في كفر تاركه مش لأنه أنكر خبر واحد ولكن لأن إنكاره لازم منه تكذيب الله عز وجل أو الله يضل خلقه حاشا لله ولهذا كان, كان الصحاب أن من رد الخبر الصحيح كما كانت ترد الصحابة اعتقادا لغلط الناقل أو كذبه لاعتقاد الرد ان الدليل قد دل على ان الرسول لا يقول هذا فانه لا يكفر ولا يفسق هذا عدل في الحكم وان لم يكن اعتقاده مطابقا فقد رد غير واحد من الصحابه غير واحد من الاخبار التي هي صحيحه عند اهل الحديث لكن هم يظنون ايه عدم صحته لكن واحد يقول لك لا خبر صحيح وانا اقول انه صحيح ومع ذلك لا اعمل به او لا اعتقد مقتضاه هذا الذي اختلف العلماء في تكفيره فإن قلت ذا كلام ابن تيميه احسن كلام واحد غير ابن تيميه عشان في ناس عندها حساسيه من ابن تيميه نقول لكم حاضر قال ابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعي الاشعري العلامه المجتهد سنة سنه وسبعمائة الذي جزم معاصروه بانه بلغ رتبه الاجتهاد قال قد أكثر الأصليون من حكاية إفادته القطع عن الظاهرية أو بعضهم وتعجب الفقهاء وغيرهم منهم لأن نراجع أنفسنا فنجد خبر الواحد محتملا للكذب والغلط ولا قطع مع هذا الاحتمال ده الكلام اللي يشوشون به ويشنعون به ابن دقيق العيد يعلق يقول لكن مذهبهم له مستند لم يتعرض له الأكثرون وهو أن يقال ما صح من الأخبار فهو مقطوع بصحته ما صح من الأخبار يعني جاءنا بطريق صحيح مقبول فهو مقطوع بصحته لا من جهة كونه خبر واحد فانه من حيث هو كذلك محتمل لما ذكرتموه من الكذب والغلط وإنما وجب أن يقطع بصحته لأمر خارج عن هذه الجهة وهو أن الشريعة محفوظة والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه فلو كان, عند فلو كان ما ثبت عندنا من الأخبار كذبا لدخل في الشريعة ما ليس منها والحفظ ينفيه حفظ الله للشريعه والعلم بصدقه من هذه الجهة لا من جهة ذاته فصار هذا كالاجماع فصار هذا ايه كالاجماع فان قول الامه من حيث هو وحكمهم لا يقتضي العصم لكن لما قام الدليل على ذلك وجب القول به من هذا الوجه لا من حيث كونه قولا لهم وحكما زي الاجماع كده قول كل واحد مش حجه لما اجتمعوا ودل الدليل على ان اجماعهم حجة صار حجة واخذ الحفظ من وجه اخر قرروه يقع فيه البحث معهم وانما ذكرنا هذا لان ابن هذا ذكرنا هذا كثير من الفقهاء والاصوليين يعتقدون ان مذهبهم خارج عن ضروب العقل فبينا هذا دفعا لهذا الوهم وتنبيها لما ينبغي ان ينظر ويبحث معهم فيه وهو المحل الذي ادعوه من قيام القاطع على ما ذكروا ويبدا يناقشهم في هذه المساله هكذا يكون النقاش علميا مش التشنيع فان الرد بمجرد التهويل يحسنه كل احد لكن ان تعرف مواقع الحجج وتبدا ترد في نفس المكان الذي يتكلم فيه خصمك هذا هو العلم ولا ان تشنع وتهول بكلام ليس منضبط او ليس علمي فناقش ابن دقيق العيد بعد ان بينا وجه هذا القول ومدى عقلية هذا القول بدأ يناقشهم بعد ذلك في تحقق العلم بكل خبر واحد صحيح وكأنه يختار انه لا يفيد العلم الا بالقرائن لست ضابطا لما اختاره لكن كانه يميل الى هذا على كل حال ولم يوافقهم لكن نقشهم بعد ان بينا وجه هذا القول وان له اعتبارا وان كان معظم من يشنع عليهم من اهل الكلام لا يذكر هذا بقي ان القول الصحيح الذي تؤيده الادله ان قبر الواحد يفيد العلم بالقرائن واذا لم يكن ثم قرينه فانه لا يفيد العلم وانما يفيد الظن ومع ذلك سواء كان يفيد العلم ويفيد الظن فانه حجه في العقائد وفي الاحكام حكى ابن عبد البر الاجماع على ذلك ما سمعت لهذا قال وهو قول الأكثرين اللي هو لا يحصل به العلم في إحدى الرواتين وقالوا الأكثرين ومتأخري أصحابنا والأخرى الرؤية الأخرى بلى يعني يفيد العلم مطلقا وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية ورؤية من أحمد أيضا قال وقد حمل ذلك منهم وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وثقة الأمة بالقبول يعني كان ذي إلى إيه القول الثالث له فيه الذي فيه القرائن لقوته بذلك كخبر الصحابة يعني كخبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ونحوهما من الصحابة مما نقله أحاد الصحابة أو نقله من في معناه من أحاد الأئمة الكبار المتفق على عدالتهم وثقتهم وأمانة ودراية وتلقته الأمة بالقبول فإن هذا يفيد العلم فهذا مثال لخبر واحد يفيد العلم فإن لم يكن قرينه أو عرضوا خبر آخر فليس كذلك وقوله فإن لم يكن قرينة فليس كذلك يفهم منه أنه إن كان قرينة كان ثم قرينة فانه يفيد العلم قال ابن قدامة القرائن قد تفيد العلم بلا إخبار يعني فكيف اذا انضاف إليها خبر ثم قال وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله وقال أبو الخطاب يقضيه والأكثرون لا يمتنع البحث هنا في العقل وليس في الشر أنكر قوم من المعتزلة والقدرية جواز التعبد بخبر الواحد عقلا وبالتالي سينكرونه شرعا لان الشرع لن يخالف العقل وهذا ضلال وفساد وبه تضيع الشريعة وقال أبو الخطاب يقتضيه يعني يجب عقلا قبول خبر الواحد الاحتياج ليه؟ قال الاحتياج الناس إلى أشياء كثيرة لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق خبر الواحد فإذا رد خبر الواحد حصل فساد كبير وضرر عظيم بالناس لأن العمل به يفيد دفع الضرر المظلوم حينئذ يكون الأخذ به واجبا عقلا ويكلم الآن فجال عقلية أما الشرعية فانتهى الكلام فيه قال والأكثرون لا يمتنع وهذا هو الصيح أنه لا يمتنع عقلا العقل يجوز ذلك لأن الجائز عقلا هو الذي لا يترتب أو لا يتصور محل لو وجد يعني لا يترتب على فرض وجوده محل إذا فرضت أن هذا الشيء وقع في الكون لا يكون هناك محل يبدأ جائز عقلا أما الواجب عقلا فيمتنع عدمه وأما المستحيل فيمتنع وجوده فهو جائز عقلا لأنه لا يلزم من فرض وجوده محل وا واحتمال الخطأ واحتمال الكذب ليس مانعا من التجويز العقلي اما في الشرع فان الوقوع الشرعي قاطع بان الواجب ان به شرعا في الاصول وفي الفروع كما حكه ابن عبد البر وغيره اجماعا قال وخالف اكثر القدريه واجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك الصحابه رضوان الله اجمعوا على قبول خبر الواحد فكان النبي عليه الصلاه والسلام يرسل الواحد او الاثنين الى الافاق والى البلدان يدعونهم الى الله ويخبرونهم بالشهادتين فان لم يستجيبوا يقاتلون فاعلمهم ان الله, قال لمعاه فأعلمهم أن الله افترض عليهم فادعوه الى شاهد الله لله ومحمد رسول فانهم اجابو لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اجابوك لذلك فاعلموا ان الله عليهم صدقه في اموالهم من فتردوا على الى اخر الحديث وهو ما ارسل الا رجلا واحدا او رجلين معاذ ابو موسى الاشعاري قال تطوع ولا تختلفها وبشرة ولا تنفرة ويسرة ولا تعسرة لو كان هذا لا يفيد العلم في اصل الدين في اصل ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا عبثا كيف يرسله خبر لا يفيد العلم وكذلك رجع الصحابة رضي الله عنهم الى مجرد خبر الواحد في وقائع كثيرة يعني تفوق الحصر ومنها وقائع كانوا قاطعين بشيء جاء خبر الواحد بعكسه أو بضده مثل استقبالهم القبلة في صلاة الصبح وهم يصلون في قباء يصلون إلى بيت المقدس هذا أمر قاطع عندهم ولا لا يصلونهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ستة عشر شهراً أو عشر شهراً إلى بيت المقدس لا شك عند واحد منهم أن هذه هي القبلة فجاء واحد وقال نزل قرآن واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فتحولوا في الصلاة ترك القاطع هل يترك القاطع الا لقاطع ولا ايه اليقين لا يزول الا بيقين مثلي فدل ذلك دل تركهم للقاطع عندهم واخذهم بهذا الخبر الواحد ان خبر الواحد افادهم القطع وهذا لا اشكال فيه وانما ينازع فيه من لم يشم رائحه الفقه والشريعه والاعاذ بالله وخالف اكثر القدري وإجمعوا الصحابة على قبوله يرد ذلك ثم بدأ يتكلم على شروط الراوي فقال وشروط الراوي أربعة وشروط الراوي أربعة الإسلام فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعه إلا المتاول إذا لم يكن داعيا في ظاهر كلامه والتكليف حاله الاداء بسم الله الرحمن الرحيم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى بيان شروط الراوي حتى يكون الخبر صحيحا لا بد ان يكون في رواته كلهم شروط والكلام هنا على الخبر المقبول سواء كان في اعلى درجات القبول او كان في ادناها لكنه لا بد لقبول الخبر من شروط في الراوي اولها الاسلام فلا تقبل روايه الكافر لان الله تعالى اذا قال لما قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاوقف روايه الفاسق وخبر الفاسق فكيف بالكافر باب اولى ان لا يصدق فلا تقبل روايه الكافر ولو ببدعه يعني ولو كفرناه ببدعته يعني الكفر قد يكون كفرا اصليا وقد يكون برده وهذه الرده قد تكون بجحود وقد تكون بقول او بفعل وقد تكون ببدع يقول لسان قولا كفريا كمن يدعي الوهيه غير الله عز وجل او من يقول ببدعه شنيعه متعلقه بالالوهيه او بالنبوات تجعله في مصاف الكفار مثل بعض أقوال الروافض الإمامية الاثنى عشرية وكذلك الخوارج على قول من الأقوال عندما كفرهم وكذلك القول بخلق القرآن فإنه كفر وكذلك انكار علو الله عز وجل فإنها من الأقوال الكفرية هذه بدع كفرية إذا قال بها أحد فإنه يكفر إذا وجدت الشرط انتفت الموانع وربما يعذر فلا يكفر لكن تكون البدعه كفريه والقائل ليس كافرا فاذا حكمنا بكفره لا تقبل روايته اذا كان قد كفر بهذه البدعه ولو كان متاولا في نفسه لكن حكمنا بكفره لا تقبل روايته اذا لم يكن داعيا وهذا ايضا شرط في قبول روايه المبتدع عن الامام احمد روايات مختلفه في روايه المبتدع اصحها ان المفتدع غير الداعية وغير الكافر تقبل روايته يعني المفتدع اما انه كافر او غير كافر الكافر لا تقبل روايته والثاني هو غير الكافر ان كان داعية فلا تقبل روايته وان لم يكن داعية قبلت روايته البصل على كم قص ثلاث مفتدع كافر بملعته لا تقبل روايته مفتدع فاسق ببدعته لكنه داعية الى هذه البدعة فلا تقبل روايته ايضا لانه قد يضع الحديث او يكلب لتأييد بدعته الثالث مبترع غير كافر وغير داعية الى بدعته فتقبل روايته وانتبه الى ان الكلام هنا في البدعه كلامه هنا على البدع المغلظة كبدعه الجهمية والقدريه والروافض والخوارد وهكذا من ناحى نحوهم ليس الكلام في البدع العملية وليس الكلام في المسائل الفقهية إذا قال مثلا بعض الفقهان هذا بدعة فليس الكلام هنا في هؤلاء لأن لا فسق في مسائل الفقه الفسق لا يكون في مسائل الفروع يعني حيث كان الناظر مجتهدا واختار قولا يحتمله الدليل حتى لو كان ضعيفا حتى لو رد عليه حتى لو قرنه بدعة ولكنه لم يرد قطعيا مسائل فقهيه فروعيه فانه لا يقال انه مبتدع البدعه التي يفسق بها ويقول ان هذا الشيء بدعه لكن لا يكون من قال به او من فعله باجتهاد او تقليد سائغ للمبتدع وهذا يعني من المسائل التي يغفر عنها كثير من الناس في زماننا وربما يوسع دائره الحكم على البدعه وهو مطالب بامرين اولا تحقيق معنى البدعه ثانيا تنزيل هذا الوصف على القائل بها او الفاعل لأن كثيرا من الناس يبدع فيما لا تبديع فيه أصلا ولا يفهم كيف يقول بالبدعة لسيما لمثالة البدعة أصلا مثالة خلافية في كثير من صورها وفي حتى في تأصيلاتها فالبدعة اللي هي متعلقة بالزمان أو بالمكان اللي هي البدعة المقيدة البدعة الإضافية هذه فيها خلاف كبير جدا بين العلماء في تأصيلها وفي تنزيلها و. يعني تنبيه سريع لا اطور في هذه المساله كثيرا لكن ما يقول الشاطبي رحمه الله وتبعه عليه جماعه من العلماء في زماننا هذه مدرسه في البدع مدرسة من مدارس البدع مدارس معتبره مثل مدارس الفقه والمالكيه عندهم تشدد في جانب البدع ليس موجودا عند غير من المذاهب فليس كل ما اصله الشاطبي في الاعتصام او قال به بعض معاصرينا تبع للشاطبي ليس مس... ليس كل مسلما عند جميع العلماء بل تختلف في وجهات الانظار في التصنيف وفي التنزيل فبعض الناس لا يقول ان هذا بدع الا لو او يقول هذا بدع لمجرد ان الشاطبي رحمه الله قال بدع فيقول والشاطبي ذكرها من البدع ويهمك ان هذا اجماع فلا كن اجماع ربما كان الجمهور على خلاف ما قاله الشاطبي ونما تتبنى هذا القول ولكن لا تظن ان هذا هو كل قول في البدعه وهناك خلاف في البدعة في تعريفها وفي تأصيلها وفي تنزيلها فالتسرع في التبديع في زماننا ظاهرة خطيرة ثم الحكم على الناس بعد ذلك بأنه فلان فاسق لأنه فعل بدعة يعني هذه عواقب وخيمة على النفس وعلى المجتمع على الإنسان في نفسه وفي قلبه وسلامة قلبه وعلى المجتمع في فرقة الصف وفيما يكون من خلافات ونزاعات بين الناس لكن اذا كان في بدعه وفي دليل على انه بدعه فاحكم بما دل عليه الدليل اذا كنت من اهل النظر في الدليل ليس بتعسف ولا بتعنت ولا بتسرع ومن العجائب مثلا ان شخصا يقول ان السبحه بدعه ثم يبدا ينزل كلام العلماء على البدع والمبتدعه والتفسير وأن بعضهم يقول في شر من المعصيه على مساله السبحه والسبحه لا اعلم واحدا من السلف قال ببدعيتها وقد نظرت وتاملت في هذه المساله كثيرا لم اجد واحدا من علماء السلف قال ببدعيه السبح او الصبح لا اعلم احد قال بهذا كونها مبضوله هذا شيء اخر لكن بدعه لا اعلم قائلا بذلك الا بعض المعاصرين ولا اعلم لهم سلفا بل ثبت عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يسبح على الحصى ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على احد مهدي المولى يتسبح على الحصى أثبت بكلمات كثيرة فقال لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات افضل مما قلت لنا اليوم ولم يمكن عليا التسبيح بهذه بهذا الحصى وكثير من الصحابه والتابعين كان لهم حصى يسبحون عليها فلا فرق بين الحصى وبين ان تعقد في خرز او في سلك او نحو ذلك لانه اذا جاز التسبيح بالحصى المتفرق فليس هناك وجه ان تقول ان التسبيح بالحصى المجتمع بدعه هذا تعنت وتفريق بلا مسوغ فحتى لو قلت وهذا غير صحيح ان السبحة بدعه فليست هذه البدعه ليست مثل السبحة البدعه التي يتكلم عليها العلماء في رد روايه الراوي او في الحكم عليه بفسق او ان بعض العلماء يقول البدعه شر من المعصيه لان هذا القول اصلا غير مسلم ان البدعه شر من المعصيه ليست مسلمه يعني هذه في بعض صورها وفيما كان من نفس الجنس لكن لا يمكن ان يقول عاقل ان ذكر الجماعي لو في بدعيته شر من الزنا والسرقة هذا لا يقوله مسلم عاقل يفهم ما يقول وإن كان بعض الناس الان يقرره ويدرسه للناس لكن هذه حماقة أن يقال أن كبائر الذنوب والموبقات دون أن يذكر الناس الله ذكرا جماعيا والخلاف موجود اصلا في الذكر الجماعي فأنا أنبه على ان البدعه مسألة خطيرة وتحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى دقة نظر واتساع نظر أيضا في ما يتعلق بأقوال العلماء المعتبرين في البدع والا تغلب في النظر مدرسة على مدرسة ثم تعمم الحكم على بقية المسلمين وإنما الواجب أن ينظر الإنسان اذا كان اهلا للنظر نظرا متجردا لا يريد بذلك إلا العلم النافع مش ينطلق من المنطلق المعاوز يحكم على الناس ويبدع الناس ويمارس السيف على الناس لا ينطلق انطلاقا بنية صادقة انه يريد ان يعرف ما الذي يحبه الله وما الذي يبغضه ما الذي دلت عليه السنة ما الذي عليه العلماء ستجد في كتب الفقه كثيرا من المسائل التي اجمع العلماء على انها سائغة والخلافية سائغ وتجد كثيرا من معاصرين يعدها من البدع وينكرها وكلما اتسع نظرك كلما استشكلت كثيرا مما يعده بعض المعاصرين من البدع وهذا يحدث في النفس شيئا من التأني والنظر والتدقيق حتى يصل الإنسان إلى حكم تطمئنه إليه نفسه ثم إن كان هناك خلاف سائغ فالواجب أن يقول بسواغ هذا الخلاف وإلا إذا كان خلاف غير سائغ ينكره ولا كان في مسائل خلاف السائغ ومنها مسائل الفقه عموما فعرفنا الآن المذهب أن المبتدع غير الداعية وغير الكافر تقبل روايته إذا كان عدلاً ضابطاً وإلا فلا تقبل روايته نعم الشرط الثاني التكليف وإذا قال العلماء التكليف فإنما يعنون البالغ العاقل مكلف يعني بالغاً عاقلاً فمن شروط قبول الرواية أن يكون الراوي مكلفاً وهذا شرط في الأداء وليس في التحمل لأن ابن عباس رضي الله عنه تحمل وهو صغير وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع منه صغيرا ومحمود بن الربيع عاقل مجه مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ابن خمس سنين كما في صحيح البخاري فإذا تحمل وهو صغير يضبط هذا ثم أدى في حال البلوغ وهو عاقل فإنه يقبل أداؤه قال والتكليف والتكليف حالة الأداء والضبط سماعا وأداء فلا يقبل خبر المجنون من يعني لا قد يخلط وقد يكذب، وكذلك الطفل الصغير قد يخلط وقد يهم، وقد يكذبه وليس هناك ما يردع عن الكذب يعني يعلم أنه غير معاقب أو ليس لا يخاف العقوبه وبعض الأطفال الصغار إذا علم أنه مرفوع عنه القلم يستكثر من المعاصي ويعلم وفعل مرفوع عنه القلم مع إنه يعلم مرفوع عنه القلم. رحمة من الله تعالى فلا يقبل خبر الصبي لانه لا يتحرج عن الكاذب ولا يتحرج عن الزيادة والنقص وهكذا الشرط الثالث الضبط ان يكون ضابطا والضبط اعم من ان يكون تاما او ان يكون خفيفا ويعرف هذا بان تعرض رواياته على روايات الثقات الكبار الائمه فان وافق في معظم ما يرويه فهو في درجة العليا من الضبط واذا كان وهمه اقل من إصابته إلا أن الوهم كثير وواقع بكثرة فإنه خفيف الضبط وتكون الوهات حسنة على تفاصيل معروفة في كتب المصطلح نعم والعدالة فلا تقبل من فاسق إلا ببتعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي نعم العدالة يقول أهل العلم هي صفة راسخة في النفس ملك نفسانية صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة تقوى الله عز وجل والمروءه واجتناب الكبائر واجتناب الرذائل من خوارم المروءه حتى في المباحات فالعدل شخص عنده ملكة نفسانية راسخة وليست حالة وإنما ملكة في النفس راسخة صارت هيئة له في النفس تحمله على ملازمه تقوى الله والتقوى فعل المأمور واجتناب المحظور فعل المأمورات واجتناب المنهيات وتحمله ايضا على فعل المروءه ما تقتضيه المروءه من الاعراف والعادات التي يعد الناس بها هذا الشخص ذا مروءه وذا خلق قوي ويجتنب الكبائر وفي حد الكبائر خلاف بين العلماء لكن يجتنب الكبائر ويجتنب الرذائل من المباحات وهذا يختلف باختلاف الأعراف فالعلماء يعدون من ذلك الأكل في الطريق يقولون الذي يأكل في الطريق ليس عدلا لا تقبل روايته اليوم لا يمكن أن تعمم هذا الحكم الذي يكشف رأسه قديما يعد قد أتى بخرم المرؤة كيف تمشي من غير عمامه هذا خرم للمرؤة وما زال في بعض البلاد العربية في دول الخليج لا يمكن ان يخرج طالب علم امام الناس حاشر الرأس يعد هذا خرما في مرواته هذا الشخص مختل انا اعرف هذا يقينا لكن في مصر عادي جدا ده النساء كمان ولا حول رفوته الا بالله بس طبعا النساء من فعلت هذه فاسقه بلا اشكال لكن أقول لك ان لا يستغرب في مصر ان عالم او رجل من اهل الفضل او الدعوة او كذا يمشي حاسر الراس يعني ليس عيبا في مصر جرى العرف بذلك <تصفيق> حلقا لحيته حلق اللحيه حرام فاذا حلق لحيته فهو فاسق ليه لانه لن يحلقها مرة وانما يحلقها وكل ما تطلع يحلقها حتى لو قلنا الناس صغيرة فانه يدمن هذه الصغيرة يدمن عليه إلا أن يكون له عذر في الحلق أو يكون متاولا بأن يكون مثلا يرى الكراهة على مذهب الشافعية لكن أي الحلق لكن الجمهور على التحريم وحكى ابن حزم الإجماعة على عدم الجواز وبعض الإفعى عمل لي, عمل لي مشكلة في موضوع حكاية ابن حزم الإجماع ابن, ابن حزم حكى الإجماعة على عدم الجواز وهذا يصدق بالكرارة لأن المكروه ليس جائدا فلا يعارض هذا ما يقوله الشافعي. نحن لا نقول بهذا القول نحن نضاعف هذا القول الجمهور على خلافه وبعض الشافعية يقولوا بالتحريم بل المنقول عن الشافعي نفسه التحريم لكن الشافعية ونقله النوى وغير النوى ورحمه الله يقولون بالكراه نوى ذكر عاشر اخصال مطلوبة اللحية من الحلق واما الحنابلة والحنفية والمالكية فأخلونا بالتحريم تحريم حلق اللحية واما ان يقال ان ليست من الدين ولا بد ولا عاده ولا ليست مشروعه فهذه بدعه وضلال و... وخرق للاجماع خرق لاجماع المسلمين انت تقول ان اللحي ليست من الدين او عاده من العادات فكذا خرجت عن اجماع المسلمين اجماع المسلمين على انها مشروعه اما وجوبا وهو الصحيح وعليه الجمهور واما استحبابا مؤكدا حتى يصل الحلق الى درجه الكراهه خلصنا الله برنامجك احنا بنقول الذي يمشي حاسر رأسه مش لازم بقى فهذا في مصر بحسب العرف الجاري في مصر ليس من خوارم المروءه فليس كل ما تراه في كتب العلماء من خوارم المروءه تعممه وإنما تنظر إلى العرف النظر إذا كان إلى الناحية الشرعية فالكبائر لا إشكال فيها تجتنب والصغائر لا يصر عليها لأنه لو أصر على الصغيرة صدق كبير بقيت خوالم المرؤة هذه تختلف باختلاف العرف باختلاف الزمان باختلاف المكان فتحقق بحسب هذه الأمور فالعدلة مشترضة في الراوي ظاهرا وباطنا مش العدلة الظاهرة اللي هو مستور الحال لا ندري لا لم نطلع على على شيء بدون معاشرة لكن لا لابد من ان يكون معروفا بالعداله ظاهرا وباطنا خالطه الناس وشهدوا له بذلك او استفاضت واشتهرت عدالته هذا الذي يقبل الخبر واما مجهول الحال او مجهول العين فلا تقبل روايته العداله تحمل صاحبها على ملازمه التقوى والمروءه واجتناب الرذائل المباحه واجتناب الكبائر تخرم تخرم باجتناب كبيره وتخرم باصرار على صغير مش إجتنا... اصرار ادمان الصغير كما عبر اهل العلم قالوا يدمن هذه الصغير ادمانا يخل بم... ب... ب... بعدلته يعني تغلب عليه بحيث انه من كثره تكرار هذه الصغيره تخل هذه بعدلته. بعدلته وكذلك الامور المباحلة من الردائل يتنزه عنها الاشراف وال... واصحاب المرؤات نعم والمجهول في شرط من يعني ضابط التكرار هنا ضابط في الصغيرة هم يقولون الإدمان إدمان الصغيرة وبعضهم يقول إن تكررت منه تكررا يخل بالثقة في صدقه يعني مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ما فيش ضابط معين بعدد محصور ولكن بحيث يقال إن هذا الرجل مدمن على النظر إلى النساء والعياذ بالله أو مدمن على سماع المعازف أو مدمن على الكاذب لو قيل انه صغيرة لانه في قيل انه من الصغائر خبرزوا اكري يلا في ناس عندهم يا اخي شهوة في تفسيق الناس اميني الدحوة انو احنا عادين والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي وعنه الا في العدالة كمذهب ابي حنيفة قال فلا تقبل من فاسق اي لا تقبل رواية الفاسق, اللي هو الفاسق العملي بقى. فسق العمل فسق المعاصي والشهوات زاني سارق شارب للخمر كذلك الغيبه والنميمه فانهما من الكبائر الذي يرتاب الناس فاسق اتى بكبيره من الكبائر قال ابن عبد القوي في منظومته الداليه في الاداب وقد قيل صغرى غيبه ونميمه وكلتاهما كبرى على نص احمد الغيب والنميمة من كبار الذنوب نص على ذلك الامام واحد والضابط ينطبق عليهم لان فيها وعيد في الاخره وعذب الرجل في قبر لانه كان يمشي بالنميمة بين الناس فلا تقبل من فاسق فسقا عمليا واما الفسق الاعتقادي اللي هو الفاسق بالبدعة فان روايته مقبولة الا اذا كان داعيا واما الكافر فلا تقبل روايته ببدعة ولا بغيرها كما سبق نعم فلا تقبل من فاسق إلا ببضعة متأولا عند أب الخطاب والشافعي والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي نعم يقول يعني لابد أن نعلم تحقق هذه الشروط في الراوي أن يكون عدلا ضابطا مسلما مكلفا فإن دهلنا شرطا أو أكثر لم تقبل رواية الراوي لا اعلم مسلم ولا غير مسلم لا تقبل روايته حتى اتبين طيب اعلم انه مسلم لكن لا اعلم فاسق ولا غير فاسق لا تقبل حتى أتبين طيب اعلم ولكن لا اعلم ضابطا ولا غير هل هو ضابط ولا غير ضابط لا اقبل هذا حتى اعلم ضبطه فلا بد من التحقق من وجود هذه الصفات في الراوي حتى تقبل روايته والمجهول في شرط منها من الشروط الاربعه لا يقبل كما مذهب الشافعي وعنه الا في العدالة يعني سير واي امام احمد ان من جهلت عدالته ف... ولم نعلم عنه خارما للمروءه ولا مفسقا فالاصل قبول الرواية هذا بناء على اشتراط العداله ظاهرا لكن اصحاب اشتراطها ظاهرا وباطنا فمجهول العين ومجهول العداله ومجهول الضبط ومجهول الاسلام من باب اولى لا تقبل رواياتهم على الصحيح نعم ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقه يقول وما خرج عن هذا فإنه غير مشترط فلا يشترط أن يكون الراوي ذكرا بخلاف الشهادة هذا ما تقال فيه الشهادة الرواية فإن الشهادة في بعض صورها لا ود فيها من الذكور كشارك على الدماء مثلا فلا لا يشترط في الرواية أن يكون الراوي ذكرا فرواية النساء مقبولة إذا وجدت فيهن هذه الشروط ولا تشترط رؤيته يعني تقبل روايه الاعمى لا يشترط ان يكون الراوي مبصرا بل يقبل روايه الضرير الا اذا قال رايت كذا فهو كاذب لكن اذا كان يخبر عن شيء سمعه او احس به او نحو ذلك تقبل روايته ولا فقهه فلا يشترط ان يكون الراوي فقيها تقبل روايه الذي لا يفهم ما يرويه رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه من هو افقه منه فإذا كان الراوي ليس فقيها ليس من أهل العلم ولا يفهم ما يرويه وإنما مجرد حاتف فقط أجاذب أمسكت الماء لكن انتفع الناس بهذا الماء الذي أمسكته وسقوا وزرعوا وراعوا فرواياتهم مقبولة ما دام فيهم الإسلام والعدل والضبط فتقبل روايتهم ولا وجه لردها إن كانوا غير فقهاء يعني فلا شرط راوي ان يكون فقيها نعم ولا معرفة ولا معرفة نسبه يعني لا يشترط كون الراوي معروف النسب فلان ابن فلان ينتسب الى القبيله الفلانية او ابوه فلان الفلاني لا يشترط هذا بل لو لم يكن له نسب اصلا كان لقيطا ولا ولد زنا، لكن في هذه الشروط التي ذكرناها تقبل شهادته ورواية تقبل روايته نعم ويقبل المحدود في القدر ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا لماذا نص على المحدود في القذف لأن القاذف فاسق قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعث شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلح فالقاذف فاسق الذي يقذف عفيفة بالزنا أو عفيفة بالزنا فاسق فإن ذهب إلى القاضي وشهد أنه رأى هذا الرجل يزني بتلك المرأة على الصفه المعروفه في الشهادة ولكن ليس معه العدد المشترط في الشهادة يعني ولم يقذفه بل ذهب إلى القاضي وشهد فما الذي يفعله القاضي يقيم عليه الحد البينة وإلا حد في ظهرك لكن تقبل شهادته إن كان, القذف إن كان القذف في الشهادة وليس في الكلام ولا في السب ولا في القذف المجرد وإنما ذهب إلى القاضي وشهد فيقول الفقهاء ربما كان صادقا لا وجه لأن يقال إنه كذاب لكننا نحكم في الظاهر بذلك ولا نقيم الحد إلا إذا وجدت الشهود وربما كان صادقا في نفس الأمر لكننا تعوين على هذا لكن الاتيان ببقية الشهود ليس إليه ولا يستطيع أن يأتي ببقية الشهود فلم يكن فسقه راجعا إلى صفة في نفسه حتى نقول اننا لا نقبل شهادته لأن نقص العدد في الشهادة ليس من جهته ومع ذلك يحد يعني إذا ذهب وقال أشهد اني رأيت فلانا يزني بفلان وشاهد الشهادة المشترطه وليس عنده أربع شهود يقام عليه حد القلب ثمانين جل ومع ذلك تقبل روايته نعم لا فيها خلافة خمسة حد عليه تقبل, تقبل. نعم. والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين والصحابة كلهم عدول سواء منهم الكبير والصغير والذكر والانثى والذين بينهم الفتنة والذين لم يشهدوا الفتنة والمتوقفين والذين دخلوا فيها كل الصحابة رضي الله عنهم عدول ومنهم أبو بكر رضي الله عنه نص عليه في هذا الموضع عشان قضية الإفك فأبو بكر رضي الله عنه أجمع المسلمون على قبول روايته، أجمع المسلمون على قبول روايته، والصحابة كلهم عدول، ولهذا جهالة الصحابه لا تضر. إذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسميه قبلت هذه الرواية، لأن جهاله الصحابه لا تضر، لأن كلهم عدول، رضي الله عنه. ذكّهم الله عز وجل ذكّ النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع المسلمون على ذلك، ولا عبرة بمن قدح في الصحابة، فإن هو الذي يقدح في دينه وفي عرضه، نعم. والصحابي من صاحبه ولو ساعة او رآبه او من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عام من ان يكون رآه يكون اعمى فلم ير النبي عليه وسلم لكن صاحبه ولو ساعة الساعة هنا ليست ستين دقيقة ولكن ثاني لحظة من الزمن ولو لحظة عابرة اذا, إذا اجتمع بالنبي عليه وسلم او لقيه مؤمنا به ومات على ذلك فانه صحابي ولو تخللت ردة في الاصح كما قال ابن حجر يعني إذا كان مثلا صحابي ثم حصلت ردة ثم رجع للإسلام مرة اخرى او ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كما ارتد في العرب ثم رجع الى الاسلام مرة اخرى فانه صحابي ما دام مات مسلما وقد وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام او اجتمع به او راه نعم والصحابي من صحبه ولو ساعة او راه مؤمنا ولو ساعة اي لا يشترط طول المدة على الصحيح وتثبت صحبته بخبر غيره عنه كيف نعرف ان هذا صحابي بخبر شخص اخر ان هذا من الصحابة يقول شخص حدثني فلان وهو من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا شخص عدل اما صحابي اخر او تابعي او كذا ويعرض عن طريق التواتر كالخلفاء الراشدين والعشر والبشرين بالجنة واهل باعة الرضوان وزاج النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا هذا شيء متواتر قطعي ان هؤلاء من الصحابة ويعرف بطريق الاستفادة والشهرة وإن لم يبلغ حد التواصل فهذا أيضا يعرف كونه صحابه ويقضي خبر الواحد العدل كذلك يعرف كونه صحابه نعم وقال أو خبري عن نفسه أن يخبر وهو عدل عن نفسه بانه من الصحاب فاذا كان عدلا فإننا نصدقه ونثبت له الصحابة. بس حيث كان هذا بالإمكان يعني كن ولد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام نقول عدله أخبر الواقع يكذبه لكن حيث أمكن أنه ولد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نقول أو أمكن أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في بلد آخر وعلمنا أنه لم يدخل المدينة أو لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في أي موضع من المواضع فمثل هذا لا, تقبل لا يقبل قوله إنه صحابي نعم فغير الصحابي لابد من تزكيته كالشهادة والرواية عنه تزكية في بلأ يتكلم على لما تثبت على التضاوي وصدقه وليكن هذا موضع كلامنا غدا إن شاء الله تعالى ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمن يحب ويرضى من قولي والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته